الحمد لله اللهم ما قام الأيامنا كل أيامنا كلها مباركة في طاعة الله سبحانه وتعالى وتقبل الأعمال الصالحة وتجاوب عن سيئاتنا اللهم اشغلنا بذكرك وفعلك يا رب العالمين اليوم إن شاء الله بإذن الله نكمل في إنه هو تفسير القرآن من اللي هي تفسير السعدي أحمد الله عليه إحنا وقفنا وقفنا عن أما مير وأما ميراث المشاعف أنت بالنسبة لكم نفس هي صفحتي هي صفحتكم. ها؟ صفحة أنا بالنسبة لي صفحة 391 491. 400. عشان أنا في المصحف بتاعي بورس. 400. و... طيب. بعد شرح الكلالا وفهم شركاء اللي في السولس اللي في السولس ماشي بنات اللي هو أما نرى الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأمز. إحنا وقفنا في تفسير الصورة. عن ما هو ميراث تفسير السعدي ما هو ميراث الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأم الأخوة أو الأخوات يعني بنتكلم عن الذكور والإن أه صح سواء أشقاء أو لأم هنا بنتكلم يقولك إيه فقول رب سبحانه وتعالى هو جمع كل الموريس يعني أضاف الموريس بتأخذ الصورة على الموريس بالأول الصورة عشان يجمع لنا كل ذي الموريس فبيقول هنا إيه كما في جاء في آية يستفتونك قل الله نفسكم في في الكلالة فالأخت الواحدة وطبعا هعمل على ذا مسائل إن شاء الله زي ما وقفنا كده في الأسبوع الماضي فالأخت الواحدة خلي بالكم النقطة دي فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها هالنصر ده هو الكلالة دلوقتي ما كانش عنده ولاد ما عندش لا ولاد ولا عنده إيه هو ده معنى لا ولد ولا, ولا, ولا أب لا ولد ولا والد يعني الفروع ولا الايه الاصول الذكر طبعا فبيقول لك فلاها الميراث طب لو كانوا اتنين اختين شقيقتين عنده الرجل ده ياخد نصيب التاني طيب سؤال ثالث طب لو كانت اخت شقيقة واحدة مع اخت لاب بيقول لك هنا ايه اخوات تأخذ هتبقى ايه عصبة بايه دي خلي بالكم من كلمة عصبة دي الغير وعصبة مع الغير عصبة بالغير دي اللي هي بتبقى ايه العصبة بالغير زي مثلا انت وامك هتاخد بنت يعني اخت ب... بنت الاب وبقت التلتين دي اللي دي اللي هي باين دي لكن العصبة مع الغير اللي هي تبقى ايه ذكر وان خلي بالكم من النقطه دي لان دي جدا بين الغير ومع الغير اللي بين اللي هي الباء بتبقى ايه واحد من السهم ديس واحد اللي هي مع يبقى هيجي راجل هيعصب اخته أو كذا، فبيقول كنا إذا كانت الشقيقة الوحيدة مع الأخت الأب أو الأخوات تأخذ النص النصف والباقي من ثروتين للأخت أو الأخوات الأب، وهو يعتبر هو كام سدس لو بيكمل إيه؟ آه، إيه وإذا استغرقت الشقيقات خلي بايكم نقطة مهمة جدا طيب؟ لو استغرقت الأخوات الشقيقات دلوقتي هتبقى عصبة هتخلي بالك إذنها عصبة دي يعني فرق من البي والدام وفي والمع وفي بق مع يعني البي هو بيقولك إيه تأخذ الاثنين مع بعض الشقيقة واحدة مع أخت الأب الشقيقة الواحدة قلنا بتاخد قد إيه؟ النص مش إحنا عارفين أن تاخد نصر من قول ربي في القرآن؟ طيب الفرد بتاعها والأخت الأب بقى هتكمل زي ما كنا بنعمل في البنت وبنتها بالضافة نفس المسألة. طيب. تكمل بكم بكمي. بس جالدها نصف. الثانية تكمل بعدي الأخت الأكبر هتقصص بأحسنكم. طيب. وبعدين وإلى استغرقت الشقيقات أثلو السولتين يعني خلاص بقت ال... خلو الشقيقات أخذوا كان في أخت من الأخت فأخذوا إيه التوتين. طيب. وفي أخوات لأب هياخدن؟ لا لا لا. هنا استغرقت بقت تلتيرح وخلاص فما نعرفش نديهم ايه؟ خلاص بالضبط كده هتستغرق الشققات طيب وإن كانت الأخوة رجالا ونساءا بالذكر طيب هنا نقطة أخرى سؤال برضو كذي موجود كده مكتوب فيه اللي هي التفسير السعودي بعد المسائل بتاعة تعرفنا الآن خلنا مسائل على الأخوة وهي الشقيقات, الشقيقات والأخوات الشقيقات والأخوات الأرض بس هو يقول لك إبعى طيب والقاتل إحنا عندنا ممكن دلوقتي آه. القاتل والرقيق والمخالف للدين دول ثلاثة ياخد قال لك لا القاتل ياخد ولا الرقيق ولا المخالف للدين طيب والخلصة لماذا أحكام في المراس؟ لماذا أحكام في المراس؟ الخنسة له بنته الذي هو راجل ولا سيدة فقالك لو الدناره زي الراجل لو ظهرت عليه الزكورة أكثر غلبت الزكورة هو يأخذ زي الزكور لو غلبت عليه القنوسة أكثر سيأخذ زي القنوسة لو كان مشكل يعني العملية مش بايل لا ده ولا ده، يبقى هيأخذ قلبك إيه؟ يبقى هيأخذ الأقل. الأقل يبقى هو المفروض أن هو الأقل بقى زي إيه؟ بالضبط كده ده ملخص طيب هنا في بيقول لك ايه هنا في تربيهات واستطبل جدا هنقول بطبل جدا بتاخد ايه طب ايه العاوله فاكرين العاوله اللي هو ايه هو بيتكلم كده العاوله يعني العاوله اللي كاننا ايه قال لك الانصيبه زادت عن اخت التاني فابتدينا نديك كاننا بنعمل ايه توزيع جديدة. بنقلل ولذا كل واحده يقل الانم الفروض كأن الفروض ايه بقت اكتر طيب والرد من اسمها الرد عكس العول تماما بدل العول ما كان زاد الرد لا ده المنصبه ال... ال... اقل من دي ده بنرد على الايه بالمثل. على الاوله حديث النهاردة. إحنا نأخذ النهاردة الحديث. نحوله. نفهمه وإحنا خلاص هو نفهمه. هو هودا طيب. طيب وبقية العصبة. طب والأخوات الأم إحنا غير والأخوات الغير أم مع البنات أو بناتي بتقول ده. بقول لك أنا في تنبهات عايزين نتكلم فيها ونوع. ماشوف عايزين نقول مثلا ايه؟ تعالوا بالنسبة للمسائل دي وهي تتعلق بالكلام اللي قالوا الشيء الثاني. احنا اتكلمنا على المساله المنبريه مش كده والمسالتين العمريه العمرياتين العمريهتين دول هم ايه عمر, عمر يعني عمر قلنا اللي هي ايه زوج, أو زوج أو زوجة مع اب و ام زوج مع اب و ام سيدنا عمر زوج مع اب في الحالة دي قلنا بنعمل فيها ايه الميراث <تصفيق> انك بنطلع نصيب الزوج او الزوجة الاول خالص واللي يفيد لما ما عندوش ولد يبقى الام هتاخد ثورت الباقي فهمتي بنات دي دا دي اللي هي ايه مش الثورث من كل التركه لا هنا العمريتين دول ان هي إن الام بتاخد ثورث الباقي لان لو الام اخذت الثورث يبقى الاب كده هياخد اقل لما ينفعش ان الانثى تاخد اكتر من ايه وإحنا المسألة الثانية هي واحدة يا إما واحدة ما جت وسلت مع أبو أم يا إما واحد مات وسات مراته في أبو أم سواء دي أو دي كل واحد يأخذ آه الزوج يأخذ النصيب وهو يبقى ما بدل ما فيش ولاد يبقا له كام الناس والأب والأم المتبقي نصف الباقي الأم هتأخذ ثلثه والباقي للأب وبالنسبة لو زوجة بقى لسيبز لو كان زي ترك زوجة الزوجة فيش يوجد ولاد ، هتأخذ الزوجة كام؟ ربع هيتفضل ثلاثة ربع التركة هتقسم ثلاثة ربع التركة واحد الى اثنين الزوجة هتأخذ الزوجة ثلاثة المتباقي وذكرنا المسألة منبرية قلنا المسألة المنبرية اللي هي ايه؟ دي بتاعي تطيبنا هنا خلي بالك بقت برضو زوجة او زوجة و ام لكن في عيال بقى فيه هنا عشان كده قالها على المنبر وقلنا ان المسألة دي قلنا ذكرنا ان المسألة دي عالت مشكلة وقلنا ان المسألة دي اللي فيها ايه؟ واحسنتي وطرر التمنى اللي بنيتزوب اللي اما عالت فابطلنا نقصد تقسيمة لنقط كل واحد نصيب عشان ايه؟ الكل ياخد بقدر اوه طيب وذكرنا وقفنا عند هنا بالنسبة قلنا مراسل, مراسل ابن من ابويه وقلنا مراس ذكرناه كتبته معه وراي مش كذا؟ وقلنا الابن مع البنات وما هو مراس البنت او البنات خدناه برضو وما هو مراس بنت الابن خدناه خدناها برضو. طيب هنا الوقفنا عندو أنا وقفت إلى هنا ما هو أحوال بنت الابن مع ابن مع ابن الابن خلي لو في بنت ابن بنت ابن زي ما هو كتب السعري كذا في تفسيره اخذنا؟ لا لا. لا لا احنا عطخنا ايام نحن لحد المسألة دي ما هي احوال بنت الابن مع ابن الابن؟ خلي بالكم من المسألة دي بنت الابن فعلا قلنا ابن مبارك او ابن ايه؟ نعم لكن ما يقب اول حاجة بالنسبة لأحوال بنت الابن مع ابن الابن خلي بالك نقطة مهمة جدا اذا كانت كان لها احوال لا ثلاث احوال إذا كان أعلم إذا كان هو أعلى منها خلي بالكم دلوقتي دي بنت ابن بنت ابن وابن الابن أعلى يعني درج أعلى منها فهمين الكلام بتاعنا لا لا فهمة يعني ال يعني واحد مت وسب ابنه وابن ابن بقى عنده ابن ابن ابن حفيد يعني فلديني مش نفس المستوى مش نفس الدرجة. مش نفس يعني مش نفس ال تحت بس تحته تحته مش نفس زي اختها اوكي أخته. لا فهمت ازاي عشان كده بنقول درجة تحته يعني ممكن يعني درجة تحته في ابن بالظبط حفيد ابن حفيده برافو عليكي ايه الاحوال بقى اذا كانت اذا كان هو اعلى منها يحجبها مش ضعفتها يبقى يعمل زي الابن هاي خلاص مش هتاخد لان هو ابن ابن هي بنت ابن ابن ابن مثلا ثلاث الباب هتوز؟ لا, لا. هتوز جاي لو هتاخد بقى الثاني بقى لو هي في نفس درجته يعني هو دلوقتي اذا كان اعلى منها حجبها مثال على ذلك عشان تفهم المسألة مثال على ذلك مات عن ابن ابن وبنت ابن ابن خلي بالك مات عن ابن ابن بنت ابن المالكون ابن... يكون اه لبنت ابن الابن اللي انا حجبت باللي هو اعلى منها بالضبط يبقى دي حجب فهمين الحاج بنا ليه؟ ولا مش فهمينه لان هو اعلى منها خلاص يبقى زي بالضبط كده ما يكون في ولد عندي ولد ابن الرجل ده ولد وتاخته الحفيدة مش هتاخد الحفيدة لان الولد كان ممكن لو اخته تاخد لكن الحفيدة مش هتاخد فهمتوا مسألة يا بناتك كده؟ هنا بقى آخره كل الكبار. طيب يبقى أول حاجة إذا كان أعلى منها يحجبها. يبقى في حاجة. يبقى المال كله لمين؟ الإبن, الابن الابن. طيب إذا كان مساويا لها نفس الدرجة. ابن عمه يعني. بنت ابن وابن اب. أنا <تصفيق> حملت منك. طيب يبقى كأنه مسوية. <تصفيق> يبقى هنا في الحالة دي مساويا لها. يبقى هنا لها يبقى لها يخصها. أوه مثال عن ذلك. مات مثلا ابن اب وبنت ابن الله ده بقى كأنه مخوات كأنه خوها يبغا الذاكرة مستحز مش زي بعض الذاكرة مستحز مش زي كأنه مخوت كأنه مخوت طيب إذا كان بقى هو خلي بقى في النصلي إذا كان هو اللي أنزل منها في الدرجة هو اللي أنزل بقى هو اللي الدرجة التحت يعني هو الحفيد ويتقال إذا كان أنزل منها في الدرجة سبحان الله يبقى فيه عصبة ليها إذا احتاجت إليه لو محتاجتش يبقى ايه؟ يبقى تاخد خلاص يبقى هنا مثال على ذلك هميجب كل حاجة بالنساء لو مثال مات عام بنت ابن بنت ابن وابن ابن ابن وبنتين مات عام بنت ابن وابن ابن ابن, ابن. وبنتين بنت ابن بنت ابن بنتين بنت هياخده كمس؟ بنتين وبنت الابن والباقي لبنت الابن وابن الاب وإبن, وإبن, وابن الابن اللي هو الذكر مش حظ الايه هتحتاجه لان احنا محتاجاله لان احنا محتاجاله يبقى فعلا معك. اه بالضبط كده الذكر مستحاز الايه الانثيين طيب هي محتاجاله أص... محتاجله نعم دي بقى مع دي مع بقى طيب دي بالنسبة لاحوال الابن وابن الاب فهمنا النقط بتاع يا بنات ايه يعني لو هو مش موجود هي تاخد ايه ما البنات واخدين تلتين باينه هنا بالصحبة صاحبه هي دلوقتي مش صاحبه فائقه ما دام كملت التلتين لو عندك بنت تانية موجودة مش هتاخد بقى ايه بالشكل ده حاجه لما جالها الولد ده هتاخد لو نفعها نفعها, نفعها. وجود نفع لان الباقه تاخد الدخل المتحضر من بس اسماء اولاد اسمها عصبه ما ماشي؟ لو كانت هي بس بنت واحدة وكانت بنت الابن دي بنت الابن الموجودة كانوا اتنين اخروا التلتين لكن هم دلوقتي اصلا موجودين البنتين واخدين دي التلتين بقى البيت لمالاش حاجة لو مش موجودة لا هي لكن هنا وجد ولد ولو ان ضرب أقل ينفعها الولد هيبقى ولد مبارك عليها بقى فهمتي يا بنتي طب والولد بقى مش ايه مش ايه لو الولد مش هم يرد الباقي للبيتين اه احليه هنا دكتوره معصبه في الغير ما هي ما هي ليه ما هي دي هي دلوقتي نفسهاها لأن هنا ليه بقت بالغير بالغير لانها هي دلوقتي بقت هو ده الولد ده بالغير الغير طبعاً لان هي لو كانت هي لو كانت هي لو ابنك تبقى عالي خلينا، وتصصها شمس. هي دلوقتي يا بنتي، الابن هنا عصبة بنت، بقت عصبة لبنت الإيه؟ للبنت الابن، وهي أعلى منه من قدرة لأنها احتاجت إليه. بنت قل بنت وزيت ونقلية عصبة، دلغي. صلاة طيبة. بقى اللي إحنا هي من اللي هو بيتكلم عليه إن هو الكلام اللي إحنا بنتكلم اللي هو كلام كثير في إن هو الشيخ السعدي كان كتبه طب الأخوات الشقيقات يورسوا إزاي؟ الأخوات الشقيقات قالت لهم أحوال خمسة خلي بالك في المسألة دي النصف لما هو شقيقات بتكلم عن إن أخوات شقيقات وما فيش ما فيش ولاد ما فيش ذكور ما فيش سحاب وما فيش إيه بالضبط دي طيب للمتصف. مثال على ذلك لها النصف للواحدة إذا انفردت عمة يسوي عمة وعملي إيه؟, إيه يبقى لها تعصيب مثال ذلك ما تتعمي زوج ترك الزوج وأخت الشقيقه كم للزوج <تصفيق> الزوج نص عشان <عسلين> والاخت الشقيقه ترث خالص خلاص طيب سؤال ثاني أو المساله الثانية أو الثلثان للاتنين في صاعد مثل زي البنتين زي بنتين بالظبط زي البنتين هما حكمهم هنا في حاليه البنتين مثال في اخوه لام مات. ماتت يعني اللي ما اللي ماتت دي في اخوه الام وشقيقتين أخوة الأم وشقيقاتين الشقيقتين هاخدوا كامل؟ <تصفيق> <تصفيق> <بس تصفيق> ثلثين والأخوة الأم هياخدوا كامل؟ الثلثين بقى التمثل. يبقى لأن احنا عارفين الأخوة الأم هيشترك في ايه؟ يبقى كده خلصه. طيب. لها للأخوات الشقيقات حاجة تلفة التعصيد بالغير بالغير دي بقى مع وجود الأخ الايه؟ الشقيق الشقيق خلي بالك فأكثر مثال. اه اذا اسمه التعصيب بالغير، التعصيب بالغير لما يجي لها دلوقتي جاء أخ شقيق اهوت مثال ماتت ماتت بالرجل ماتت علي اخ واخت طبعا هنا خلاص التعصيب اللي هي الاخيره بتاعه النساء طيب دي نمرة ثلاثة، التعصيب بالغير التعصيب بالغير لو قلت لك مع اللي هي مع اللي هي بال ايه طيب الرابعة التعصيب مع خلي بالك مع اللي احنا قلنا فيها إيه؟ النساء وذلك مع وجود البنت أو بنت الابن أو هما معه نساء على ذلك يعني نقول المسألة ماتت عن بنت وأخت شقيقة البنت هتاخد الكامل؟ والأخت الشقيقة؟ هتكمل اللي هي إيه؟ اللي وبعد. والباقي هتبقى فينا رد ليها ولا لا. لا يبقى العصبة ما مع... هتاخد العصبة مع عندها يبقى هتاخد كل الايه الباقيه مش فاهمها بص يا البنت واخت الشقيقه إحنا ديب ش... البنت احنا البنت والاخت البنت بتاخد نص والاخت الشقيقه بتاخد كام هنا هتاخد هتاخد السدس تكمله هنا بتاخد السدس تكمله الايه والباقي يرد على مين على الاثنين اه يبقى هنا يبقى نص بنت نعم كوماند يبقى هنا بيقول لك ايه النص الباقي عصبة مع الغير يبقى العصب مع الغير الباقي يترد ازاي بنسبه البتنية. ماتت على البنت واخت شقيقة دلوقتي بقت عصبة مع الغير مش كده اه مع البنت يبقى هنا في الحالة دي هي بتاخد نص الاخت الشقيقة هتاخد قد ايه هتكمل الصوت طب والباقي يرد على مين كل البنزة نفس طيب مسألة تانية بنافس طيب اسمعوا بالمسألة بيئبانات عشان تخاموها أكثر شرط على اه هي كل أُنسك فرحبة تحتاج بالتعصيد لا غيرها أترود على الناس هيرضع لهم بقى هنا طيب مسألة أخرى ماذا عن بنت ابن وشقيقة ماذا عن بنت ابن وشقيقة بنت الابن هتاخد برضو ايه؟ النص والباقي يبقى اللي باقي واللي الصوت اللي يكمل للاخت للشقيقه والباقي للعصبه مع الايه هترجع للرد عليه هيرد عليه ازاي بقى يعني بنت ابن حلت حل البنت بالظبط لان بنت ابن وانا حلت محل يتقسم على مين على الاثنين طب مساله اخرى في نفس الامر ماتت عن بنت ماتت عن بنت وبنت ابن والشقيقة ماتت عن بنت سابت بنت وبنت ابن وشقيقة قولوا لي بقى البنت تاخد قد ايه وبنت الابن تاخد ايه والباقي الباقي الشقيقه الباقي اصلا مع الغير اصلا مع الغير اللي الشقيقه يبقى الباقي نديه ولا لا الشقيقه هتاخد يا الشقيقة <تصفيق> هنا ملاهاش مقروض تحضر لا الباقي عصبة معبر لا ليها ليها لا ليها, ليها, ليها. <تصفيق> تبتعملوا كلها في المحكمة؟ لا فقوة مازمومة وإيه ما تحجب يا بنات دي لأ الحال اللي هي بتقول ايه ما نقدمها في الدهائشة هو في المحكمة عملها مشاكل يعني. هنا او هيدونها الباقي هنا دلوقتي خلت تنسيل وهنجي الايد للشقيقة وهي اندخل الشقيقة الحجم هيجي بعد كده استغرق البنت هتاخد المس... والبنت الابن هتاخد الصوص تبقى تعملي السورتين طبق البنات الصغرى كده طب ما هيبقى ليك بس القش الشاحن هتاخد ايه هتاخد هتاخد الباقي طب ما احنا بنعمل ايه الحجم خلي بالك هنا بقى تاتي الحجم اللي انت كنت عايزه تكلمي ما هي دلوقتي بنته بنت وبنت ابن دايما بنت آه. الابن بتكمل البنت يبقى هما الاثنين مع بعض يكملوا الثلاثين اه الاثنين على ثلاث الفاضل هيدول ايه؟ الباقي عصبة مع الغير الباقي عصبة مع الغير حتى في المسألة الثانية اللي هي تقسم اللي هي ماتت عن بنت واخت شقيقة معتبرينها برضو الباقي للاخت الشقيقة عصبة مع الغير يعني يعني في بعض المسألة دي بيعتبروها انها هي هي تاخد نصف كله طب تعالى نشوف المسألة الثالث اللي احنا كنا بنكلم فيها الحاج ماتت حجب يا بنات متى تحجب؟ تعالي شو تحجب؟ تحجب الأخت الشقيقة بالأب فقط لو وجد أب وابن فقط وبالابن والنزل يعني ابن الابن لو ابن الابن موجود أو الأب موجود يبقى خلاص في الحالة دي الأخت الشقيقة ما تاخدش يبقى متى تحجب الأخت الشقيقة لو جاء في الميراث مثلا؟ آه إذا وجد أب لما يجيلك في المسألة أب ويقولك في المسألة أخت شقيقة؟ في الحاله دي طبعا هي ما تمش تاخد احنا في, في حال يبقى تحت تحجب الاخت الشقيقه بالاب او الابن لو في الاب الاب بيحجب الاخوات كلهم وقال لك اه لانك استفسرونا لا كله يمش في كلامك لك آه هي في الحاله دي يبقى هنا مد لها مش كلالا اصلا هي مش كلاله لأن هي الكلالة ان ما فيش اب ولا في ابن لكن هنا في اب او في ابن فهمت النقطه يا بنات طيب طب أحوال الأخت لأب، زي ما هو بيتكلم كده إنه هو الشيخ السعدي. طب أحوال الأخت لأب. بالنسبة لأحوال الأخت لأب، زي بالضبط الأخت الشقيقة، إذا مش موجودة الأخت الشقيقة. ولذلك أنت مثلاً بيقولك لها أحوال واحد. تاخد النصف إن إذا فردت، ولم يكن مع أخت لأب أو إيه أو شقيقة. يبقى هتقوم مقام ايه؟ بالضبط كده يبقى النصف الواحد مثال على ذلك مادة عن زوج واختي لأب النصف الدا والنصف يبقى النصف والنصف، النصف للزوج، زي بزوج كأنها هي اخت الشقيقة لأنها اخت الشقيقة مش موجودة أصلا طيب، النقطة الأخرى يكون لهم الثلسان فصاعدا يعني للثنين يعني عند عدم شوفينا عند عدم الأخوة لأب مثال على ذلك أو الأخوات الشقيقتين مثال ما تتعد اختي لابا وأخوة لأم نفس المسألة السابقة الاختي لابا يأخذوا الدائرة تبنزين عاكا والأخوة لأم ما تأخذ وده تظهر خلاص ترك مشكلة طيب أو يكون لها السرس للواحده مع الشقيقه التي ليست تواصل مع الغير مثال على ذلك مثال على ذلك لو أخت شقيقه هي ماتت عن ايه؟ اخت شقيقة وأخت لاب وأخوة لأم بيقول لك هنا ممكن تأخذ السدس السدس مع الشقيقة عشان يكملوا عشان يكملوا عشان يكملوا بعصب مع بعض عشان يكملوا المهم ان كملين بالبنات الايه؟ إيه؟ عشان يكملوا الترتيب فهمت المسألة دي غادي؟ لا مش فاهمينها هي اخت شقيقة اخت شقيقة لها الناس و أخت الأرض بقى. فتكمل معها السنسين. يعني تأخذ الثلاث المكمل الثلاثين فهمتوا بيه؟ و إخوة الأم سيأخذوا إيه؟ لأن كده بإخوة الأم العادة بإخوة الأم بيأخذوا كلهم مع بعض إيه؟ الترث انتوا ركزوا، الكلام ده مليتش جديد ده نفس كلام السابق بس انتوا مش مركزين يا بنات سبحان الله معاك الورق ده المتصور ده مصورتوش الأسبوع الماضي ليه؟ ولو كنت راجعتون معاكم مش كده طيب فاهمين الكلام ده يا بنات؟ مفكوم لأن الكلام هرسي الكلام زي البيت بالصباح دلوقتي البنته بنت اخذ كام؟ امان البيت تاخذ كام؟ اشتغلوا معاها امان ماردة سنينة ليه؟ البيت تاخذ كام؟ ولو معاها بنت ابنها تاخذ كام؟ الصوت، السرط هتكمل السرطين طيب دلوقتي مافيش البنات مافيش بنات دلوقتي فيه عندنا بقى. بقى هنا بالنسبة لشيء ما فيش حط شيل البنت بقى دي وحط مكانها كان للأخت الشقيقة وشيل بنت الابن وحط مكانها كان للأخت الأب ما هي هيها؟ هي هيها؟ هي تعمت إبناءت؟ تشكركم بعدكم لين النهاردة واللي عزت؟ طيب والأخوة لأم طبيعي بياخدوا كم؟ تايمة متى ياخدوا الأخوة لأم في لأم... إذا لم يكن إيه؟ ولم يكون شخص على موجود أب ولا على موجود إبن أو نجل، لكن لو أنا موجود أب أو موجود إبن إبر أخو أم أخن مش عمه، طيب؟ يا زهرة شو هاللي؟ أخت من طبعا هو مش عمه لا، يعني أخت أخت شيءة يعني ده عن أخت الأب أخت شيءة، يعني من لكن الأخت مختلفة. فاهمين يعني أخت الأب يا بنات؟ يعني يعني أختهم نمو؟ أحسنتم. أيوه. التعصب بالغير أو فهمتوا متى تدخل زي الفادي يعني مسألة الأخوات الشقيقات من أب الأخوات من أب زي الأخوات الشقيقات؟ هتحل معنا لا لأن الشقيقات مش موجودة. طب هنعمل إيه؟ الشوا خلاص نرسم يبقى مين؟ بالعصر. طيب طيب التعصيب بالغير أنا أقول ب بالنسبة للتعصيب مع الغير بيبقى الين بالين مع دي الناس بشتى ودبل طيب مالبين. التعصيب بالغير إذا وجد مع أخ الأب أخ الأب بنت دي موجودة لاب ومعها ايه؟ أخوها خلاص زي بالضبط الأخت الشقيقة لو موجودة ومعها أخوها بالذكر مستحب الأصل، في المال بينهم للذكر مستحب الأمرين طيب. التعصيب مع الغير إذا كانت مع الواحدة أو أكثر بنت أو بنت إبن زي المسال على الإيه التعصيد مع الغير ماتت عن بنت ماتت عن بنت وبنت إبن وأختي لأب ماتت عن بنت وبنت إبن وأختي لأب زي الشقيقة زي إحنا عنا المرة زى التزام ال... الباقي الباقي تعسينا. طيب. أو تحجب متى تحجم الأخت الشقيقة؟ أو أخت في أب يا في ابن يا أب يا ابن ما دخل في أبا وفي ابن ما تاخدش شيء خلاص. أو أخ شقيق. أو أخ شق شقيق خلي بالك لو الأخ شقيق أو شقيق معاها. الاخ شقيقه غبله احنا قلنا بينزل بالدرجه نعم يبقى اذا ماتت مثال على ذلك في حالة الأب مات عن أب واخت الاب التركه تاكل مين لأن عشان الاب لان لان الاب حجبها ده عائشه في المساله يا بناتي يعني ربنا يستاعدكم وبارك لنا ما شاء الله لا قوه الا بالله طيب يبقى نقول ان ايه هنقول ان الاخت محجوبه بمين عائشه أحسنت يا إيشان ما يرغب عنيك يا شيء صح يا طيب الابن هنقول الابن يحجب ازاي مات وطرك ابن او ابن ابن واختي لأبن زي مات وطرك ابن ابن او ابن ابن ما هو يليا واختي لأبن هتوح جابة فهمتوا البنات؟ هتوحج فهمتوا؟ فهمت؟ اتحجل طيب لا ما هو ما هو مش المجموع الاثنين لو الابن موجود وابن الابن موجود ابن الابن مش هياخد مش هياخد على الابن لكن افرضي ابن ابن يعني قول لي ده او ده يعني ايه فهمتوا افرضي ابن تقول المسألة ابن مات عن ابن واخت لابو خلاص بقى طيب مات عن ابن ابن وأختي أقدر، <تصفيق> لأني ابن الأم في هذا موجود دائما هيحكي، القارع المذكر يا بنات، أحسنتم، حتى الخن جد، حتى لو جد. لأن الجد لأمي جد أب، عشان كده ميراث الجد، أقول برضو ابن هنا السعدي بتفصير ميراث الجد بس هو ممكن يعني مش موضح زي ما احنا جايبينها في المسائل دي عشان المسائل دي موضح أكتر. طيب النقطة الأخرى أو بالنسبة للعرفنا إن متى تحجب متى ح متى, متى تحجب سؤال متى تحجب الشقيقة أو الأخت لأب متى تحجب الشقيقة أو الأخت لأب لا. أيوة إما شايف السؤال أيوة إما أو فرع ذكر يبقى تحجب سواء كانت الشقيقة أو إبن أو لأب طيب يبقى هنا في الحل تحجب في حالة الأب أو الإبن والنذر أو إذا وجد الأخ الشقيق هي خلي بالك أخت العبد هي أخت العبد يقدم عليها الأخ الشقيق لا إحنا الأول من نقدم اللي هم اللي هم الفروع اللي هي الوصول هنا هي نقولها نقولها لسه لسه هتيجي ما عاد يمين نحن في المحكمة تستعدوا زي ما القضايا نعم نعم آه، شوفوا الاخت الشقيق البنات مثلاً مثال مات عن أخ الشقيق وأخت الأب، أخت الأب بتاخد المال كله للأخ الشقيق لأنه هو أعلى عنا، كل يبقى لأن مش موجود لكن لو موجود الشقيق لو موجود ابن الابن الشقيق مش إيه؟ لا مش موجود له ولده ده موجود اللي هو الأخ الشقيق يبقى أخت الأب بناء طب لو كان أخ شقيق وأخت شقيقة؟ <تصفيق> يبقى الزفر مسحفظ طيب لو كان أخي لأب وأختي لأب كده أكد في أنتوا فاهمتوا اللهم لك الحمد يبقى بعده الزفر مسحفظ الخسيط طيب وتخجب في حالة أخرى متى تحتبع في الحالة الرابعة؟ بالشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير خلي بالي بالشقيقة إذا صارت الشقيقة دي عصبة مع الغير مثال إيه؟ مات عن بنت خلي بالك و أخت شقيقة و أخت لأب نحن بنتكلم في حالات الأخت لأب يبقى الشقيقة أولى منها. منها طبعاً يبقى البنت لها النصف و الباقي عصباً عن غير الأولى نأخذ البنت نأخذ الأولى برض عليك نأخذ هذا الأقرب و الأقرب نأخذ البنت اللي من الصغ وبعدين الاخت الشقيقة لو مش موجود الاخت الشقيقه ناخد الاخت الايه دي طلعت خلاص ما عندهاش حاجة لانها في بنت ايه الشقيقة تأخذ النصف مع تخدم والاخت هنا لأب محجوبه الشقيقة لانها عصمه مع الايه على البنت النص سؤال خالد نعم بس هتاخد كده خلاص تطلع الاخت اللي مش هتاخد حاجة وتحجب ايضا خلونا منظمين كده شوفوا الكتاب منظم يبنيتوا 1-2-3-4-5 كده أكيد معاكم مش معاكم هذا، تشوروه النهاردة إن شاء الله وأما الخامسة وأما الخامسة تحجب متى؟ تحجب بإيه؟ هو يمكن أن تكتبه هنا لك مثال مات عن شقيقين؟ لا شقيقين وأخت لأب وعن هي طبعا شقيقتين هنا ولذلك أنا صلحتها أختين طبعاً لأن هنا قلت أيه وهنا حطيت لها تاء وحتى يريك لو هي موجودة أن منزلها على الموقع أكيد إن شاء الله بالنسبة ل موجودة نزلها في الوقت مكتوبة بس لها تاء لأنهم شقيقتين يبقى هنا أنا حطتها تاء لأنه بالشقيقين لأن الشقيق الشقيقة تاني الشقيقة تاني هو قدمنا لهما إيه خلاص في هذا الشخص إنه متزوجان فيها يبقى شيء للأخت الأصغر لأن الذكر العام هياخد إيه يبقى تعصي مين يبقى الباقي مين اللي هياخد الباقي يبقى خلاص هي لو وجود الشقيقة مو بدل عن البنت اللي هي الأب اللي هي خلاص البنات طب لو كانت يعني شقيقة وأخت لأب وعن إذا بدات تأخذ النصف لو كانت شقيقة ستكمل مش ستكمل ها لو كانت أخت شقيقة هنبلش شقيقة واحدة ووأخت لاب وعنت لا. لأن هي تحجبها أت... طيب هل السؤال هام جدا هل الأخوة جميعا تحجبون بالاب أو ابن والنزل هل الأخوة جميعاً ما في أخوة أخ يحجب بالأب أو الابن النزل طبعاً سواء كانوا ذكور أو ناس أشقاء أو الأب أو الأم أو الأمه أو أي كل الأنواع ما دام في كل في أب أو في فرع أب وراءه في بنت الذكور لما نجع بذبل الأم إحنا لينا الذكور فقط العصب اللي هو على الابن وان نزل والأب يعني, يعني الأب جد الابن وابن الابن وكذا وابن ابن ابن الابن لحد ما يعني ممكن يكون ابن ابن ال10 لكن كده جاء له ربنا سبحانه وتعالى جاء له رزق رزق من حيث لا يحتسب من جد كان ايه أو من واحد ناس كده طيب بالنسبة لي هي تعالوا بقى شوفونا بالنسبة ليه بالنسبه نقول لك القتل بقى احنا دلوقتي عرفنا اللي هي احوال القتل الشقيق والاخ الابط طيب بيقول لك هنا لي القاتل أشار ربي سبحانه وتعالى في الآيات إلى قوله لا تدرون أيهم أخرب لكم نفع وقد علم أن القاتل السعر باستعجال الميراث بأعظم الضرر فلا ينطلق فيه موجب الإرس ولذلك هو بالشكل إذا طالما قتل يحرم إذا أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم القطع والله الح بعضهم أولى بعضهم في كتاب الله، ما إن هي نب لهم مراس لكن هو المراس حرر منه لأنه قطع الرحم واستعلم إيه؟ الأرض، فليس لهم في مع النقطة الأخرى من الذين ليس لهم مراس المخالف في دين الم هو اللي لا ارث له، يعني لو ولد مثلا الأب مسلم وابنه نسأل الله له العفو والعافية. <تصفيق> على دين أمه مثلا دخل عدين امر خلاص ما له ميراث من ليس له ميراث من ابيه ليس له ميراث من ابيه لانه هنا في تعرض الموجب الموجب اللي هو الموجب اللي هو ايه اتصال النسب اتصال النسب هو الاساسي هو الايه في الارث والمانع هو المخالفه في الدين يبقى المانع انه في الدين تقوى المانع ممنوع من موجب الارث اللي هو النسب فالنسب هنا مش موجود اصلا ولذلك يوضح ذلك أن الله تعالى جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية يعني قالك لو عندك قريب مسلم له حق عليك أولى وأعلى من أرض فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وحق به كما في قول ربي وقاله الأرحمة إيه؟ بعضهم قول الغرب نعم وهنا شوفوا من القيم بيكون في جلال الأفأم إيه وتأمل هذا المعنى في آية المواريث سبحانه وتعالى بقول لم يذكر ربي في آية المواريث نقض الزوجة دون المرأة، لك الزوجة، كما قال تعالى ولكن نسى ما ترك أزواجكم إذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية، وجود الزوجية، المقتضي الآية ل هي العيال يعني، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا توارث بينه، ما فيش بينهم سبحان الله مفيش نسب بينهم أصلا، وأما الرقيق، قال ثب الرقيق واما الرقيق فإنه ايه قلنا الرقيق اللي هو فانه لا يرث ولا لان كل مال المال مال يبقى كل مال بيزيد الشرع يقول اللي تفضل على لا لا الشرع ما لان هي على دينها المفروض ينتقل الميراث لمن على دين هذا الأمر هو بيقول لك اهو في كتاب كده يبقى صحه فيها إيه؟ ينغي ينقل من مسلم اللي بعد كده أو السيت دي بعد كده سبحان الله تصير على ذلك وبعد كده تروح تتجوز واحد تاني وتاخد الميراث بتاع المس انت دوله الدين نام نعم لا يارس لا يارس ما يقول لك ما فيش مراس ما فيش تناس مراس أما الرقيق وأما كونه لا لا يوني بسواضح أنه ليس له مال ورس عنه وما كل ما معه ما سيده أما كونه لا يارس لأنه لا يملك هو ما لا يملكه لكن لو معاه مال يبقى كون أنت ومالك لمن للسيدة طيب هنا نقطة أخرى جماعة في بالنسبة للخط العمد لكن القتل العمد قالت ممكن يالك لأنه لا يقصد لأم القط العمد القتل العمد الذي فيه إيه؟ لأنه لأنه استعجل فده هو قعد مع صدق الإسراء لكن القط العمد نعم أما الخنثة إحنا قلنا الخنثة قلنا زي ما قلنا كده بنده بندي الخنثة الحاجة الإيه؟ الغالب، الأقل أو الغالب خلاص مش بيّن لذكر ولا الأنثى يبقى بنديها ذيها طب وما ميراث الجد أما ميراث الجد دي برضه بيتكلم فيها السعدي بيقول هنا أما ميراث الجد مع الأخوة الأشقاء أو لأب وهل يوريسون معه أم لا يوريسون معه شوفوا كان الم... المسأل دي كانت مع الضفر الصديق رضي الله عنه قال أن الجد يحجب الأخوة الأشقاء والأب الأن زي الأب بالظل يبقى خلاص الفرع سواء الأب أو إيه أو, أو الجد. فكما خاننا ذلك إيه. كنا يحومون الأب يحومون الجد في عدم وجود الإيه من <تصفيق> وبيان ذلك قالك إيه أن الجد أب في غير موضع في القرآن. قالك الأب في أي في غير موضع القرآن دل إنه الجد أب في هذا الأمر. إذا حضر حضر يعقوب الموت إذ قال لبليه ما تعبونا من بابي؟ قال نعب إيه وإله إيه. طيب. أي. فسم الله الجد وجد الأب أبن يبقى هنا إيه؟ يبقى هياخد زي ما بياخد الأب في عدم وجود إيه؟ الأب نعم وبالتالي يحب لو وجود لو هو موجود الأب هيحب كل إيه؟ كل أصناف الأخوة أشقاء أو لأب أو لأم طيب وبعدين هنا وأما مسائل العول العول قلنا احنا تكلمنا في مسائل العول وهي مسائل العول التي بيقولك ان بالنسبة للميراث إما أن يحجب البعض وإما أن تزيد المسألة وإما أن إيه أو تقيل وطفيل, وطفيل واحنا اتكلمنا في المسألة اللي هي العول فعلم أن العول في الفرائض قيد دينه الله سبحانه وتعالى في كتابه عندما أعطى في لما تيجي في المسألة المسائل اللي احنا درسناها تاجلي الفروض زادت عن إيه عن أصل المسألة يبقى بنقول ليه طب نرجع نقص الميراث به بما وبعكس ذلك الأمر يقول اللي هو الشيخ السعدي وبعكس هذه الطريقة يكون الرب كما ذكرنا في المسائل اللي هي الصالحة. في آراء دكتورة للجد للجد مفت... مع الإخوة يعني أرأي بس الأرأي بس الأرأي في آراء بس في آراء بس الجمهور حالات بس الآراء إن هو إنه مود هو إيه؟ إن هو الجلد إيه؟ فلبعولك عشان فقط في المفروض إن إحنا بنقول بقول إيه؟ أنا عم بنسبة طيب؟ هو البنوة والأخوة بين والبي وب والبني بنيهم الأعمام وبينهم إحنا في الجدول السابق ان إحنا لما بنيجي نورس أو بنيجي العصبة بنمشي بالإيه؟ بالتضارب اللي فكرين اللي ذكرناهم لو مش موجود الأب يبقى مين ال الأكر اللي, اللي بعده؟ يبقى خمستاشر اطلع من أول الخمستاشر من أول من فوق من أول ايه؟ في ابن في أب في أخ شقيق في أخ الأب في ابن أخ اطلع تاني في عم في عم شقيق في عم ايه؟ ل لأب في ابن اللي هو الأب من عندك والتدرج نية العصبة اللي احنا من الكلم فبيقول لك هنا انه بتنقل هذه، فإن جهات العصبة خمسة. هو بيقول كده البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، وبنوهم طبعاً، ثم العمومة، وبنوهم، ثم الولاء. فيقدم الأقرب في الجهة. زي ما قلتلكم بالترتيب اللي احنا ماشيين فيه في البيور. أما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات ابن بنات الابن عصبة عص يعني عصبة، يأخذن ما فضل عن فروضهن، فلأنه ليس في القرآن ما يدل عن الأخوات يسقطوا. فبيدي الأخوات ولا بيديهم شيء بيديهم ما بيدفعش يعني بالشكل ده لا يضيع لهم حقوق. يقول ربي سبحانه وتعالى في نهاية هذه الآيات كده وصلنا للمريض بس عايز أقولكو هنا لسه برضو هنكمل إن شاء الله بس بقيت الآية طيب أنا لو عايز أقولكو مسألة مسألة ماتت عن ماتت عن زوج وأم وإخوة الأم وشقيقة أو شقيقتين ماتت عن زوج وأم وإخوة الأم وشقيقة أو شقيقتين مين يحل المساله دي الزوج هياخد الكام النص الام هتاخد الكام الصوص الزوج هياخد النص الأم هتاخد الصوص الأخوة لأم ؟ الام قلت الاخوه لأم, لأم. لأم. لأم. لأم هياخد ليه ها قولي يا بي. معرض ما فيها بيادة ها. طبعا لان انا متى ابدل اخوة الام؟ مفيش والد او هنا في والد في ولاد يبقى الاخوة الام ياخذ ولا لا لا ياخذ التزد الاخوة الام دول ما انا مش دعوة الاخوة الام ده انا بكتمل دلوقتي طورانها مش موجود ولاد لا ابه ولا اولاده كل الموجودين عندي بدون أصحاب ثلاث كلهم هيخف يبقى, يبقى عود. الزوج يبقى في عاوض الزوج هيخذ النصف الأم هتأخذ السلط عشان موجود للأخوة لأن الأخوة يجبون الأم تنزل من الثلث إلى السلط الأخوة الأم هتأخذها يخفل الثلث الشقيقة هتأخذ الايه؟ لو واحدة هتأخذ النصف لو, النص. لو اتنينها والمشاكل ده المسألة هتبقى عالية وهناك تبقى عالية حسنا في مسألة أخرى زوج ما تتعلم مسألة أخرى ما تتعلّم زوج خليتو معي يا بنات زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب ها هنا هنا مسألة هنا إيه خلي بالك هنأخذ أنيق الزكام يا ابو الدير والام والاخو الاول عندي اخوه لا لا اخوه الام لا لا يكون ام الدير هنا لا شيء لهما ولا يشتركون مع اخوه الأم لأن يرضي شركه الاخوه الاشقاء ام الامه في كل الجيل الاخوه يبقى مش لهمش هنا في حال عشقاء لا مش دي خالص العمرية مش كده عشقاء عشقاء طيب هنأخذ بعد كده هنأخذ انا اتوقف هنا بس عايز اقول لكم في المسألة في القول هنا بيقول ايه؟ بيقول تلك حدود الله ذكرتوا دي يا بنات، تلك حدود الله حدود الله ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها الأمهار وقال فيها وذلك الحوض العظيم ومن يرضى الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ماذا تعني هذه الايه حضرته تعني انك حدود الله كل دي ما حدش يتعدى ما حدش يقول انا هاخد اكتر من فلان دي فروض ربنا سبحانه وتعالى ذكرت في الكتابة وحقيقة المولود سبحان الله اللي مع بعض الناس بيقيل دخل الإسلام بهذا العلم لأن سبحانه حقوق ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الحقوق من الله سبحانه وتعالى رحمة بالبشر داخذ كذا وهو أعلم وداخذ كذا وهو أعلم وداخذ أقل وهو أعلم وداخذ النصف وهو أعلم ربنا سبحانه وتعالى ذل هنا تلك التفاصيل اللي إحنا لما أنت تعبت منها يا حبيبي وهلبتوا منها وقاعدين لسه قاعدين لسه فيها مسائل ده احنا لسه ما كلمناش عن بقيه المسائل يعني كل يعني جدا لا والله جميله طيب قال لك ان تلك التفاصيل التي ذكرها الرب سبحانه وتعالى في المواريث هي حدود الله التي يجب الوقوف عليها مش كل واحد يأخذ بمزاجه مش واحد يقول أنا أحرم ولادي دول لا أنا عندي بنات وصبيان أنا هدي تركتي لصبياني عشان البنات هتتجوز رجاله بره العيلة إلا ما تدومش مراسي أنا من البداية هدي فلوسي للصبيان ومش هدي للبنات إنت حرمتهم من حدود ربنا سبحانه وتعالى حدها أو تيجي مثلا أخت شقيقة مثلا مع بنت الراجل ده ساب بنته وسب أخت شقيقة يوم الراجل ده يحرم أخته الشقيقة من كل تاريق التاركة وكون كل التركة يروح كاتب التاركة وصية ولا وصية لوارث يروح سيب التاركة المن كلها المن للبنت. والمفروض ان البنت تبت تأخذ نصف الوقت الشخص تأخذ كامل يبهوا كده تعد حدود الله سبحانه وتعالى ولذلك يجب الوقوف معها وعدم تجاول هذه للحلول وعدم التعدي عليها وعدم سبحان الله زي كنا منن نقول فيها على ولا القصور عنها من حتى وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقدير رب أنصب الوارسين علشان كده لا وصيه لوارث ما ينفعش ان الوارث يقول أنا بعد ما موت اد لولادي كذا لا دول وارثين المفروض ان هم يأخذوا ايه حقهم الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى نعم ثم قال تعالى تلك حدود الله قال لك هنا تلك حدود الله فالوصية للوارث بزياده زياده على حقه يدخل في هذا التعدي فاللي بيتعدى بكتابه وصية لوارث يبقى تعدى حدود الله نعم ولذلك يدخل في هذا التعدي مع قولي لا وصية الوالد ثم ذكر طاعت الله ورسوله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والعدم معصيتهم وهذا التهديد طاع مقصود ديانة طاعة فيه في كل الأمور وفي حدود الشرع في, إيه؟ في تقسيم أموال الميت أو إن هو من توفى ويقول ربي ومن يطعي الله ورسوله يمتثل أمر ربي سأوه في كل شيء في الأوامر وفي النواهي وفي الحدود وفي المواريث وفي الذي قيل أعظمها التوحيد طمعاً إن الإنساني بموحب الله عز وجل حوله ورقواته إلا بالله هذه الأيام الواحد يسمع كلمات في الله عز وجل تضيق لها النفوس تضيق لها النفوس وهذا النقص الشديد بسبب قلة التوحيد عدم فهمه تعرفون يا بناتي إنه لن فهمش التوحيد بيس بيس سبحان الله بيسيء لذات الله الالهيه انا مش فاهم مش فاهم القدره الاهيه ولا الربوبيه ولا ال... مش فاهم مش فاهم فبيسيء حتى الألفاظ بيسيء ألفاظه مع الله سبحانه وتعالى واحد بيسمع سبحان الله كلمات يقول لا يمكن هذا الإنسان الذي قال هذا القول يعرف فهم يعني توحيد الله أو يعني إيه مكانة ربي أو تعظيم مكانة الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى يدخيله يقول ربي في هذا الأمر أعظمه الشرك بالله ثم كل المعاصي يدخل في هذه المعاصي التجني في حدود الله سبحانه وتعالى في هذه المواريس ثم يقول ربي يدخله جنات إن فيها الأطاع لو طاع العب وطاع العب وطاع العب وطاع الرسول واتبع حدور ربي سبحانه وتعالى يكون ناله إلى جنات وراها في مقر صدقه عند ملك المقتدر فمن أدى الأوامر واكتنب النواهي فلا بد له من فضل الله عز وجل برحمته من دخول الجنة وأن من النار والذي قال ربي وذلك الفوز العظيم فيش أعظم من كده فوز مفيش أعظم من إن الإنسان يكون طائع لله عز وجل ويكون مآله مآله في النهاية إلى سكنان جنتي اللي مهما كان الإنسان عنده في الدنيا ويملك في الدنيا وكان مبارز الله بالمعصية وكان معارض عن الله عز وجل في أمره مهما كان معامل الناس سبحان الله يا جماعة في ناس كتير شغلوا المال بشكل شديد حتى إنهم بيرضوا الله عز وجل بالمعصية بسبب جمع المال همون جمع المال فجمع المال أيا كان ذلك المال حرام أو منين أو من أي مصدر لا يهم ولا يبالي فهيهم إنه يجيب المال، وبعدما سبحان الله ينتقل هذا المال للورثة، وهم قال الورثة حلال، لكن هو المسكين اللي جمع ذلك المال الحرام، خي عليه عن صغير وقتمير، أي صاحب عن كل شيء. نعم تفضل. الدين دولا، لما في الماحد كان الدكتور السفير شرح لنا قال الآية الأولى يعني خذناها قال إيه يبقى لنا نار خالدا فيها، لأن هو اللي تعدى الحدود فالواحد دخل النار. يدخل نار خالدا فيها. هو لتعدد حبود لواحد. لكن اللي الثانية جنبات الجنة فيها. لأن إيه؟ لأن بيشفى على يعني هو دخل الجنة ممكن يشفى وياخد معه حد من من من, من من من يعني آه يعني هالجنة إذا ما يعني هي في جفوف. كم كميه؟ أم... العقدي. لا لا كان اسمه في هذه تقديرات؟ نعم العقدي بدين التفسير. يعني هو بالنسبة اللي هي خالدين فيها خالد هو الوحدة. جلب لنفسه كل ذلك الضياع الحضور. أما الثاني بالنسبة لأهل الجنة خالدين فيها هو ممكن يبقى الثاني يدخل الجنة ويبقى أصحابه أو حبيبه أو أهله. يشفع لهم ويدخلوا بيشتغل عليهم الجنة لذلك خالدينهم كلهم يعني سبحان الله أما الثاني المسكين يعني الله لنا العفو ويقول ربدي سبحانه وتعالى و يا الله ورسوله وتعالى حلول الخير هنا ورخاء فيها ولو عذابه ويدخل يدخل في اسم المعصي كل الكفر اللي هو فما دونه من المعاصي فلا يكون هنا خلي بالكم في شبه للخوارج الخوارج يقول القائلين بأن إيه؟ الخوارج قالوا كفر أهل المعصي ولذلك هنا لا أهل المعاصي يعني لو إنسان بيوحد الله لكن معاصي هيدخل النار على قدر معاصيه لكن ويقل من النار كل من قال لا إنهي الأوشاهد قاله أنه لا إلهي الله لا يخلق فيها أبدا لكن ولذلك هنا اللي هي بالنسبة للخوارج بتقول خلاص المعاصي أهل المعاصي ده أهل المعصية كافة والكفر طبعا كما تعلم إن الله لا ما يشرك به أصلاً ما دونه اللي هو الشك في أو اللي هو الحا اللي هو الشك الأحرن مخرب للملل يعني ولذلك هنا دخول الجنة على طاعة وطاعة رسوله ورتب دخول النار على معصية ومعصيات رسوله فمن أطاع وطاعة تامة خلي بالكم فمن أطاع طاعة تامة دخل الجنة عشان بعض الناس تقولي لزمها لازم هن لزمها يمر علينا العذاب لا بإذن ربي سبحانه وتعالى لو أطاعته لو كما يقول هنا شرق الثاني فمن أطاع الله وطاعت الدامة دخل الجنة بالعدل ثم نج الذين الطبق ونبلذارمين فيها أية وبعدين في بيقول ومن عصى الله ورسله معصية سامة يدخل فيها الشرف وطبعا في ما دون في ما دون الشرف دخل النار وخالد فيها ومن اجتمع فيه معصية الطاعة كان فيه من موجب السوابق والعقاب بحسب ما فيما طاب فقد جلت النص المطارق المطاطر على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار كما ذكر ذكرت الأحاديث أحاديث كثيرة في ذلك. طيب، واللاتي يأتين الفاحشة من نساء كبعض، فستشهد عليهن أربعة أيه منكم، فإن شهدوا، فامسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل اللههن سبيلا، ولذين أتانيها من بعدهما، فإن تاب وأصلح، فأعرض عنهما. إن الله كان توابا رحيما. والتي يأتينا الفاحشة. ما هي الفاحشة هنا؟ آه. وسمية الفاحشة فاحشة شديد شناعة الزنا يعني الزنا ده والي دفع الزنا والي يفعل الزنا أم شديد شديد وقبيح سبحان الله إذا ما سبحانه وتعالى هنا إيه فاحشة من شدة سوءها ومن حُب سوءها. وقال فاستشهدوا عليهم أربعة منكم. أربعة منكم. فاستشهدوا عليهم أربعة منكم. الشروط هنا اللي يشر الأربعة إنهم يكونوا إيه؟ رجال عدول منكم مؤمنين. يعني لازم الشهود اللي تشهد. يعني مش أي حد يروح يخذف واحد ويقول له أنت ابن كذا أو أنت بنت كذا ده الأمر يا جمعة شديد. كده سيدنا عمر قال له قال حد. قال البينة ده قال لعمر. قال لعمر. سيدنا علي قال سيدنا عمر. أله الح أله البينة ولا الحد في ظهرك عمر عمر يعني ليش لما تيجي تقذف واحدة لا لما تيجي تقذف واحدة وتقولي واحدة لي ست لي مثلا مشي مش مش كويس لا تتجر رأي أنت ممكن يقوم عليك الحد إنك تقذف فيها بهذا الأمر لأنك لما تيجي تقذف بهذا الأمر أي شهود الأربع العدل الرجال إلا رأوا المسألة كما وصفت تماماً كما قيل فيها رأي العين مش من الظهر يعني تخيلوا مثلاً في المسألة دي لو رأى من يفعل الفاحشة بس من ظهرهم ما يقدرش يشهد ما يشهدش؟ شوفوا المسألة شديدة إزاي؟ رحمة ربنا ناغ علشان تعرفوا ليه يا بنات؟ علشان لا تشيع الفاحشة في المجتمع وعلشان كده من قبح هذير فحش ان احنا نتكلم فيها كده بباعش نتكلم ونعرف نتكلم فيها ونستيب فيها ونحكي فيها ونحكي فيها الأمر شديد دينا مش كده دينا يستجعي حسن الخلق دينا يستدعي القذرات دي تتقفل فعرفيني الزبالة ؟ دي تشوف تشمئز ازاي لما تشوفيها وكذلك الأمور دي تشمئزي لما تسمعيها لأن دينا يا أستي سبحان الله كان سيدنا أبو بكر الصديق بيقول ولو رأيته عامله، لا طرت عليه يسوي يعني تشوف الستر الستر الشديد في المسائل دي يعني ما نتكلمش ما نتكلمش تعرف لي إيانا نسيء للمجتمع المسلم لأنك لما بتقولي كده حصل كذا كذا كذا واحد مسلم عمل كذا كذا انت في عقيد قتل أول تشيني للأسف لما تيجي تشوفي مجتمع غير مسلم بيبقوا الأمور دي لا ليقروها ما بيتكلموش فيها ليه دائما المسلمين اللي مش واخدين بالهم من الشرع يتكلموا فيها دي مثلا بينا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة النور ان الذين يحبون ان تشاجع في الذين امنوا لهم عذاب اد قالوا ليه والله يعلم وأنه الله تعلم يعني المسألة اياتي واحدة تكون بتجلس معاكي وتقعد تحكي لك حصل كذا لفلان عمل كذا في الاعراض اعراض, أعراض. أنتِ سواء أنتِ معه سواء أنتِ معه سواء لكن المفروض إن أنتِ تنهريها وتقولها مش هاي لسمع الكل أحسنتي يعني هم اللي بيعملوا الحاجات دي والعناوين دي والكلب عشان إن الله أنا العفو العافية تجارة غير رابحة تجارة خبيثة إننا لأنها لم تثبت إلها بالأقران خل بالكوا يعني ومين عشان تجمعي أربعة ده شوف رحمة ربنا قدام رحمة ربنا اني ما تجيش بقى تسقي الواحده تقول لي انا شفت واحد داخل عنده انت شفتيه يمكن اللي باخ اي حاجه اللي باخ دور جايب لها اي حاجه يمكن قريبها يعني محرمها بيصلح سباك كده خلي بالك خلي بالك طالما لم يجتمع اربع جاي ولا زي كده في ممكن تشك في المساله دي مسألة يا جماعة شديدة، <تصفيق> نعم؟ النساء ضد الذهبي. هذي نساء؟ لا يشوفين نساء عشان ضده نساء إيه؟ جميلة التي هنا طيب، بعينا المسألة جماعة دي مسألة تربينا في هذا الزمن القذف اللي في في أحوال قبيحة سيئة. مرة تحدثت فيها ولا ناقشنا ولا أكّي ولا نحكيها تعرف ولا نحكيها لأن حكي أن نحكي اننا نحكي أمور دي كأننا بناقش في حجة أننا نتكلم في الأمور دي بدل ما نتكلم في الأمور دي يريد نحفظ آية بدل ما نتكلم في الأمور دي يريد نثبت آية بدل ما نتكلم في الأمور دي يعني انت لما تبقى زوج وتدعى باطلا على زوجتك كذا حول رقوات إلا بالله يعني كان في بنت بنت حسب على خيل بنت حسبها وطيبة استكلا طقية فهي بتختلف في باتوة تقول إن أبي أبو البنت يعني ادعى على الأم الأمر ده ومش إيش حادث ده الأم دي مربية بناتها أجمل التربية وأطيب التربية وسبحان الله وهي لي بقى الأب مازال عايش فبتقولي الأب ده أبيرو ما طب أبيرو إزاي هو يعني مقصر رقابنا أمام الناس أما شوفي شوفي يعني شنو قلتني فيه اجتماعات يا جماعة موجودة كتير فبيدعوها بالباطل يعني تخيلي بيدعوا بالباطل عشان يأخذ يكتسب حق يعني عشان يكتب شيء في الدنيا يعني يأخذ ايه يأخذ ايه مال ايه اللي هيخذ نسأل الله لنا العفو والعافية يقول رب سبحانه وتعالى اللتي يأتينا الفاحشة هنا في قول اللتي يأتينا الفاحشة اللي هي الزمن قلنا فاستشيلوا على أعليين لنا أربعة قلنا رجال مؤمين عدول فإن شهدوا فأمسكوا منا في البيوت <تصفيق> انت عارفين شاهدوا يعني ايه لما قالوا كده فيها وشاهدوا يعني ايه شافوا رأي العين وشافوا ايه كما وصفوا قال قالوا كلمة كده معروفة كده المرود في المكحلاء يعني شافوا الامر رأي العين تماماً مش من الضهر مقدرش يحكم من الضهر لحمني والأخوتي إلا بالله على, على على سوء الناس وسوء وقبح الناس اللي عاديين يأخذوا في الأعراض ولذلك كنا نقول سبحان الله فإن شهدوا عليهم الأربعة قالك الأربعة هكي بالأربعة منين ويجتمع كلهم إزاي يعني المسألة على فكرة مسألة ولذلك أن يشهدوا على حد فع وهذا من رحمة الله عز وجل حتى لا ينتشر في المجتمع الفحشة أو ذكر الفحشة أو, أو قتشف لو قال واحد بس ممكن لو واحد بس فقط المفروض إنه يقوم الح يقوم عليه إيه حد القاضي عليه قالوا الحد عشان عليه قالوا الحد يوم وقال هتلي البينة هات هات وقال الحد في بحر وسبحان الله كان عندي يعني الحد في بحر مين عشان كل الحضور يسألك لو قصني كذا ده يعني يعني, أو يعني, أو يعني أنا بتقولي قسم كده ما فهمتش والله ما فهمتش <تصفيق> أنا؟ والله انا اه يعني انا غلطه ما رحت 200 يا محمد نور ناقص طيب فهنا يقول الرب سبحانه وتعالى احبسوه لنا عن الخروج المره <تصفيق> سبحانك هذا وثان عظيم شوف ربنا قالك ايه ما كان لنا شوف لما لما كان الامر ده في السيدة عائشة أم المؤمنين زوجة نبي ابنة الصديق、الصديقة الصديقة بنت الصديق، شوف الأمر شديد, شديد جدا إننا سبحان الله يا ربنا قال فيها إيه في سورة النهو قال إيه في سورة النهو <الصادم> لا لولا إيه سمتوله كلتم ما يقول لنا تكلم ما أن نتكلم بهذا فحاك هذا هو الثان العظيم يعيدكم الله هل تقولون لدي أبدا إن قلتكم أنتم منين شرف هذا الإيمان لا يتكلموه ويبينهم والله عليهم الحكيم إن الذين تأتي الآية بعد إنت ذلك إنت شرف ولذلك لما سبحان الله قال إيه النبي ربي سبحانه وتعالى قال في الأمر ده إن الذين يقولون لا لا هو ألف في الآية سبحان الله هما ما كان لكم ما ينفعش أنتوا تتكلموا فيه ما ينفعش أنتوا تبقوا مؤمنين وتقعدوا تخوضوا في الباطل ما نفعش انتو تبقوا مؤمنين وتتنقلوا الكلام الفارغ ده لا يجوز ذلك وذلك سبحان الله هنا الاستشهاد بأربع رجال منهم والفعل في المرأة هنا في الحق أن زرائته كانت البينة أحبسوهن عن الخروج الموجب للريبة وأيضا فإن الحفظ, الحفظ هنا من فعل من العقوبات حتى يتوفاهن أو هذا في أول آه حتى إن هنا استعداء الهادين آية ليست منسوخة لكن ده في البداية الايه؟ بعض العلماء قالوا جماسوخة قالوا لا، دي كانت في البداية الايه الحكم كان قال لبعضك رزاق في سورة النور وإنما هي كانت هذه كانت العلاقةب إلى ذن ذلك والعقب إلى ذلك الوقت فكان الأمر في أول الإسلام كذلك هو بس شخص عنيق قل ده كان الأمر كذا في أول الإسلام أن يحبس المرأة في البيت لحجم المتقلب لحد ما لا كنا عارفين لكن هو يقولك هذه الآية ليست منسوخة فكان الأمر في أول إسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيل ماهي السبيل بقى؟ اللي هي أية قال لك أية الرجم اللي هي, اللي هي أول مرة تعرفيني فلأن قالك رجم المحصن وجند غير المحصن لو هي، لو الرجم متزوجة يبقى المفهول أنها إيه؟ ورجمها يا جماعة خلاص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 ما كان مبني على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بوجهه عنها عشان تقول مرة وتمشوا خلاص خلاص مش عارف بدل نعم سلوب ما تبي زي أردت علي لا حلو حطه برا كده طيب معي بناتي هنا في الأمر ده قال لك إن هي دي كانت سأقول اسمها بعشر صار بيقولها دي الآية غير منسوبة يقول وهذه الآية ليست منسوخة إنما هي كانت إلى ذلك الوقت فكان الأمر في أول الإسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيلة وهو ربن المحصن وجلد غير المحصن كما جاءت في سورة النور قل ربي وكذلك والذان يأتيانها وكذلك أي فاحش منكم من الرجال والنساء هنا قال لك إيه آه آه هنا في ذي بقى يعني احنا خذناها مثلا في المعهد تفسير وقرأناها إن شعر قال لك النساء مع النساء ورجال مع الرجال وهنا قال لك نا قال لك من الرجال والنساء رجال والنساء يعني الفاحشة دي لو جات من رجال ونساء فأزوهم بالقول يعني للكل يعني والتوبيق والتعييد وذلك لخص المسألة إيه ألف الحبس في عند المرأة هنا غيبه إلى الموت والأذية نهايتها إلى التوبة بالإصلاح يعني هو زي أن المرأة في الزنى الله تعرف تعرفوا يا بناتي الكلمة والله إني لأتجرأ لا أولها شديدة على النفس جداً إنك بس نقولها علشان هو أمكدة لكنها شديدة أن الإسام حتى إيه؟ شديدة فكيف من وقع بها؟ أو من وقعت بها؟ أو من تجرأت على حدود الله وفعلتها؟ بذلك يكون يقول فالحرص غايته الموت بتتحرس بحرما تنوت والأذية نهايتها التوبة وإصلاحه لهذا قال فإن رجع عن المسألة عن الدم الذي فعله وندم عليه وعزم لا يعود وأصلح العمل دل دل أصلح من العمل وأصلحه في التوبة يعني فأعرض عنهما خلاص تابوا توبة إن الله كان توابا رحيما هو بيقول يكون إيه يؤخذ من هاتين الآيتين أن بيت الزنا لا بد أن يكون لها أربعة رجال مؤمنين من باب أولى اشتراض العدالة لأن الله تعالى شدد في هذا الأمر وفي هذه الفحشة سترا لعبادي ربنا يصر علينا واحنا عاديين ننقبح ونتكلم ونفحش ونتكلم في الفحشاء وننقل القذرات سترا لعبادي حتى إنه لا يقبل فيه فيها النساء منفردات ما نفعش نسائ يبغوا يشروا فيها ولا مع رجال ولا ينفع النساء كذي مع رجال يشوف في شهيد في يعني تشديدًا على الستر ستر المجتمع ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك أحديث كثير جدا صحيحة وتبين هذه الآيات فاستشهدوا عليهم أربعة منكم لم يكتفي ذلك حتى قال فإن شاهدوا شهادة صريحة أنا شفت الزفاعة كذا في اليوم كذا أنا وفلان وفلان وفلان, وفلان رأيت النروة في المكحلة رأيت الأمر تاما ما لم أرى من ظهر ما يمكن من ظهر ما يمكن مش هو واحد شبه من الشهر يمكن شفت من ظهرها يمكن واحد شبهها من يبقى المفروض من ترى رأي العين دائماً كما جاء في الحديث ذكرت في الحديث كذا فاستشهدوا عليهن أربعة منهم لم يكتفي بذلك حتى قال فإن شهدوا أي لابد من شاهد يعني جاء لو جم اثنين قالوا لا شوفنا صح كده واثنين قالوا لا هاتوا قام المفروض عليهن ولا ينفعش فعش الشهرين لا بد من شاهد صريحا أمر يشاهد عيانا من غير تعريض ولا تنايل ويؤخذ منها أن الأذية تكون بالقول والفعل والحبس فقد شرع الله تعزيز المجلس المعصية الذي يحصل لها بزاك يعني امسكوهم هم نفسهم ما تنشروش في المجتمع لكن من قام بهذا الأمر روح انت انصحهم وقلوا انت ازاي تعمل كده انت مش بتخاف من الله انت مش بتخاف من الله انا كان لو كان بالأمر كمان ايه شاهدين البيينة كان شاهد هذا الأمر بالبيينة وقرب ربي سبحانه وتعالى بقى في التوبتهم زي يتوبهم قال ربي إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيم وليست التوبة للذين معلوم التجيئات حتى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبث الآن ولا الذين إيه يموتونهم كفار أولئك أعتدن لهم عذابا أليك توبة الله على عبادي قيل فيها نوعين توبة منه توفيق منه للتوبة, للتوبة اللي بيفوفاق للجسوب منف، الله عز وجل، وقبول لها بعد هذا التوفيق، يعني وفاءك للتواب، مشت حل قطاع، يوفئك وبعدين يقبل توبتك، يعني لابد أن أمر التوفيق للتواب إنك تعيد نفسك سبحان الله عرفت إن أنت مخطئة، عرفت إن أنت أثمة، عرفت إن أنت ولذلك هنا قلب هنا التوبة، أخبر ربي أن التوبة المستحقة على الله ح، على الله سبحانه وتعالى دي ح. إن الإنسان لابد أن يتوب في كل وقت لأن قد يكون الإنسان بيفعل معصية وهو لا يفعل أنها معصية بد أن يتعود الإنسان وتبت إليك يا رب ما عزنت على أن لا أعود إنه الجذر دائما التوبة ولا ينام إلا على توبة ولا ينام إلا على استغفار ولا ينام إلا هو عازم عاقد العزم إنه إيه؟ لأنه قد لا يعود إلى الدنيا من تعرفين عارفين النوم ده ميت إيه؟ طبعاً ولذلك يعني نقول لمن عمل السوق أي سول هو المعاصي بجهالة، أي جهالة منه بعاقبة المعاصي، وأن هذه المعاصي توجد سخط الله عز وجل وعقابه، وجهل منه بنظر بنظر الله عز وجل ما هو بيعمل المعصية ده بيعيه، يترجى جهل بنظر الله عليه، يترجى جهل بمرقبة ربنا ليه، يترجى جهل بما تقول إليه هذه المعصية، فكل عاص لله جاهل بهذا الاعتبار، كل عاص بالله مش في خدمة أبد من ربنا ينذري، اللي بروح تعمل هذا الأمر أو بيروح يعمل هذا الأمر. أو حتى اللي, هذا الأمر. اللي, اللي بيتكلم في هذه الأمور مش أقول اللي بيعمل أنا أقول اللي بيتكلم في هذه الأمور هو ينسى أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه وإن بيحسي علينا ده ممكن كلمة واحدة يتكلمها الإنسان لا يلقي لها بالم تهدوا بيت فيه؟ يعني المفروض أن الإنسان يتأذب ويحصي على نفس الكلمات لأن الكلمة عاملة زي سبحانه وتعالى لو دخلت في سلم الخياض عن جمل هيدخل خرم إبرد، هيخرج وبعدين ولذلك المفروض إن يعني ذا تحصي على نفسك الكلمات، ولا تنسي أنه عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفد من قول إلا لئيل رقيب عتيد ولذلك نقول سبحانه في هذه المس في هذه المسألة ينسى المراقبة، ينسو جه جهل ما تقول إليه هذه المعاصي لأن ما في معصية إلا تقول إنه نقص الإيمان وإنش الإيمان يزيد بالطاعن ينقص في المعصية ولذلك أي معصية تعمليها بيحصل في الإيمان أيه؟ ينقص فكل عاصي لله جاهل بهذا الاعتبار يقول ذلك وإن كان عالما بالتحريم هو عارف أن الأمر محرم واحد رايح يأكل في مطعم دي حقيقة يعني فواحد رايح يأكل في مطعم ولا مسلم يعني رايح يأكل في حاجات من حاجات الجديدة دي بتاع الشباب ينقص على دي ما عرفش المهم يعني مثل فل... اللي فل... بيقدم لهم الطعام عايز بقى يعني يقدم لهم الطعام بقى بصورة جذابة حول <تصفيق> رقته، فكب حاجة على الطعام وراح مولع فيها. ليش ولهم حاجة يعني بس قدامهم كده فالولد الشاب ده بيسأله إيه اللي انت كبيته ده وملعت فيه فولع؟ فقال له طبعا تعرفين إيه اللي ممكن يولع يعني. فالولد على حادثه سنه ان لا, لا لا يجوز لا يجوز احنا مستنين لا يجوز شوفي لما كنا قايلينك على الماضيه لا مين اللي زعل جدا اللي بيقدم الطعام زعل جدا قال له طب روح شوف لك واحد يقدم لك الطعام من بتروح بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا مين اللي كاتب الرسالة دي أنت لا حبيبي طيب فهمت المسألة لما بيكون بباسن مغيب مش عارف إنه هو الغاض مش عارف إنه هو ما... مش عارف إنه هو اللي ببرد ربنا مش عارف إنه هو لما بيتقيش الله مش عارف إنه هو لما بيوصل سبحان الله بيصخر كمان طب روح تدور لك على واحد يقدم لك الطعام كذا لا حول ولا قوة إلا بالله في حين أختي السؤال بتقول لي سبحان الله شوف الفرق يعني إحنا المفروض نراعي أمره إحنا نكون أشد خوفا من الله لأ بحنا مسلمين لكن تخيل بقى لما تواحدة تقول لي كنت برا في الخارج ويبني يعني دخلت مطعم وجالها الطعام في في بتاع شيء خبز الخبز ده فيه حاجه أو يعني محشي زي مثلا بنقول عيش باللحمة حاجه كده ففجاه لما راحت البيت ان العيش ده محشي بس اللحمة اللي انتم عارفينها دي ده كذا وهي شايفاه شايفه انا لفت فالراجل تاذا جدا الراجل اللي هو الكافر او تاذا وخطا بالمعتذرات الشديده ان هو قدر لها شيء ما يحل ان هي تاكله وانا مسلم غيبت بقى عن في المسألة غاب عنا المساله غاب عنا تحريم المسألة غابت عنك المسألة مساله بسيطه للجمعليه ولا هم الاخت اللي بتسال بتقول بالنسبه للمراه التي التي ذهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشه ولكنها تاب فلما اقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم حد رغم توضيحها هي راحت لا يطهرها هي أثبتت النبي الرضاه مرة واثنين لو ما أثبتت النساء وأربعة شهادات هي أثبتت أربع شهادات بدل قالت الأربع شهادات على النساء لزم القناع الحاد لزم القناع الحاد لكن لو قالت اثنين وخلاص ومشت هذا في ست لكن يشارد على نفسها أربع شهادات زلك بالنسبة للمسألة دي فتنين في سورة النور اللي هي أخيرة فهي كرسة؟ لا لا هي تدرجت بقمية كل ما يرجيله مرة بكسرة الخجز ومرة بيبطفل ومسط معها وكذا كان ممكن لكن هي عايزه تتوب توب تطهر فبتقول فتقول لي طهرني يا رسول الله والرجل اللي هو اللي المعز الأسلامي من نفس الأمر كمان فالمسألة نقول سبحان الله فبجهالة هذه تدل هذه الجهالة على نقصان الإيمان وإن كان علما بالتحريم هو عارف إن في المسلمين عندنا هو وصل وعارف إن ده الأمر ده محرم لكن مستهين بمستهذئ لدرجة إنه بيسخر طب خلاص بقى يبقى خل لحد يقدم هالأكل يكون بيعرف في السن أو يعني بتاع يعني تعايز بقى واحد من الدرويش يعني الأمور يا زماعة أصبح مستهانا للذين وذلك لقلة الفهم أو قلة أو عدم الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ثم يتوبون من قريب يحتمل أن يكون المعنى ثم يتوبون قبل معينة الموت يعني فإن الله يقبل ثوبة العبد ما لم ايه أما بعد حضور موت واحد عند استقراض دي فرعون ما جاي الموت قال ان يتوب الآن آآ الآن لا واحد دلوقتي سبحان الله كان بيعمل وبيعمل أو واحدة كذا كذا وأول ما جانا استقراض الموت افتردت تعمل ايه لا بالتوبة هنا كما قال فرعون حتى إذا ذركه الغرق قال الغرق وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمن فيه فربنا سبحانه فلما قال ربي أيضا فلما رأوا بأسنا قالوا لما نزل العذاب قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به يعني هم لما عينوا العذاب ولذلك قال وقال هنا وليست توبة للذين يعملون السيئات المعاصي فيما دون الكفر طيب بلك الشرك ده فيش كلام يعني حتى إذا حضر أحد الموت قال أني تبت الآن ساعة السكرتير تبت إليك ربنا ندمت بعد ما غر وصلت الروح إلى الحكومة ونحن إيه ولكن لا تبصرون ولذلك هنا التوبة ذلك أن التوبة في هذه الحالة توبة اضطرار يقول التوبة في هذه الحالة توبة اضطرار فلا تنفع صاحبها إنما تنفع توبة الاختيار واحتمل قول أن يكون معنى قوي من قريب أي قريب من فعل للدمد أو الميزم الإخلاص يستغفر خلينا نبلغ السؤال ده مهم جدا. فيكون المعنى أن من باض رأيه الإخلاص حين صدر منه ذنب أو بدأ من ذنب واحدة توضي وتصلي ركعتين وروح كما وتوب وتنتوب إلى الله على الاستغفار أو تقصير الاستغفار لأن حصلت أنت أخطاء في هذا الأمر بستوب القريبة كما قال الوسعي وأناب وندم على ما فعل فإن الله يتوب عليه بخلاف من استمر على الذنوب وأصر على عيق على الذنوب حتى صارت فيه الذنب صفرة صخرة. واحد أصبح بيباعي بالمعاصي أصبحت.. وبعدين مش كده وبس دعني وحاولة ولا قوة تقلب واحد مثلا تجدي مثلا هي ظاهرا وباطلا المعاصي مغرقاها وإذا جلست مجلسا تجدي كل مجلسها بتتكلم عن ايه؟ أهل الطعب بتصخر من أهل الطعب يعني مش مكافيها ان هي عصية، لا هي كمان بتصخر من أهل الايه؟ وهذا الأمر وارد كثير كثير كثير نعم. ولذلك هذا الأمر الغالب لا يوفق ولا يعيش هنا في الحال دي عصر على عيوبه حتى صارت فيها صفات راسخة فإنه يتعصر عليه إيجاد التوبة, التوبة التامة والغالب أنه لا يوفق التوبة لأنه من على شيء ولا تيسر له أصل بها كالذي يعمل السوق على علم تام ويقين واتهاول بنظر لا إليه فإنه يصدع نفسه باب الرحمة فهي بتبقى عارفة أو هو عارف يصير على فعل. قاعدين يصيروا عارفين ايه معصية او يمكن سبحان الله مش هو عارف المعصية بس ما بيهن ما لا يبالي هو يعني يمكن لو لو عملت المعصية دي مع لو لو الأمر ده يمكن تراعي حق ابنها او بنتها او ولادها اشدوا مراعاة من حق الله عز وجل يعني لو طلب الابن ولا طلب ابنه ولا, ولا طلب حد شيء تراعي خكم لكن لو ما يصعد ربي شيء يبقى الامر بعيد فكيف توفق للتوبة؟ <تصفيق> نعم ولذلك نعم قد يوفق الله عبد المصر على الزنب على عبد ويقيم التوبة تامة يمحب بها مسابة من سيئات ومتقدم منه ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب اللي بيتوب بسرعة يبقى الرحمة عليه أقرب ولهذا ختم الآيب قوله وكان الله عليما حكيم علم بمن؟ صدق التوبة من صادق التوبة يعلم ربي ذلك ومن الكاذب فيها فيجازي كل منه على حسب ما يستحقه بحكمة ربي ومن حكمته أن يوفق من اقتربت حكمته ورحمته أنه يوفقه للتوبة ويخذل يأما توفيق إخزان يأما يوفق العبد اللي ليستحق التوبة إلى التوبة يأما يخذر العبد اللي هو مش مبالي بعظمة ربي سبحانه وتعالى فيخذره ولا يوفقه للتوبة وتأتي الآية التاسعة عشر قول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمانوا حيني السلواء القادم يا بنات في امتحان عندكم إن شاء الله هتاين. اللي بعده اللي بعد إن شاء الله الحديث بس بالنسبة للحديث في بعضكم ما امتحانش كل الامتحانات أتبغى أعرفينها لأن طبعاً أنا مأيد إذا لما امتحان شيء لازم يكثف الأسبوع اللي بعده يدخل الامتحانات السابقة علشان لو كنت عاجل لك وبيعاجل بال بال هي بالشهر اللي إنتا تأخدوها اللي بقى كل يوم تقول امتحان طبقة أو بعده بعده مش أدرى إيش هذا أنا هنتبع أنت اللي تيجي تطلع عايز متحك أنا يعني نجمع الكلور معين متحك مع بعض بس بعد عمر طويل ولا إنت حبيت <تصفيق> <تصفيق> صبياً، خلاص إن شاء الله بإذن الله، إلا عِندَحَنْ سورة البقرة كاملة بإذن الله. نعمين أسئلة في سورة البقرة، إلا يرتاحن. إن شاء الله بإذن الله يدخل في سورة البقرة. هنحدد بعد امتحان اللي هو الأحاديث عشان بعد الأحاديث يعني لو خلصنا الأحاديث الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله، مين يدخل الأحاديث كاملة كلها وسورة البقرة؟ طيب اللي تقريباً اللي دخل وللبعض يطلع لهم الشهادات ودخل في كل الامتحانات وفي سورة البقرة تقريبا 23 الباقي نار كبير جدا فاتموا امتحاناتكم عشان تبقى المساله إيه؟ مش هتاخدوا ابدا في أنا لا عادي عادي يهنك جايبين مية. في الاول حاجه 100% اي حاجه في اكتر بقى من في, في, في العقيدة ولا في الحديث لا المية 100 90 لحد 91 كويس 85 متنازله انا برضه يعني جعله بعد كده لا طيب بالنسبة لي قول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تبتوا النساء كرفا ولا تعبروهن لتذهبوا ببعض ما آسيتوهن إلا إلا أي يئين بفاحشة مبينة كده وعاشروهم بالمعروف فان كرهتموهم فعاتهم تكرهوا شيئا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا خيراً كثيرة وإن أردتم استبدال زوج إن كان زوج وأتيتم إحداهن قنطار وأتيتم إحداهن قنطار فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتة واثما مبينا وكيف تأخذونهم؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعضهم وأخذنا منكم ميثاق وأخذنا منكم ميثاق قديم. شوفوا يا بنات قد إيه قد إيه ال ربنا سبحانه وتعالى بيرحم النساء. اللي سبحان الله الجحان قولي يقوله النساء إن الإسلام هادم المرض ضي حق المرض فين, فين ضي دحافز ده في الجاهلية شوفي قال لي كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته وجاء قريبه أو ابن الراجل حتى يقولوا دي من ضمن الكنب تخيالي يطمع فيها دي من ضمن التاركة دي من ضمن البيت شوية كنب ولا كراسي ولا كنع ولا كنب دي ما ضمنهم وهذا أحق يريدها إن شاء تدوجها تترى حاليا ستكون كده لو مش حلوة وعجبا يروح مجاوز الواحد ويأخذ الفلوس لأيه دي أصبحت بالنسبة له إيه ذلك زي الظبط قطعة أرض شوف جاء الإسلام أنهم لا لأنه حتى لما تجي تتجاوز واحدة وتديها وتديها استدار وبتفكر تتجاوز واحدة تانية يقتلو ذراعه عشان تأخذ اللي عندها وتدير للتانيه ازاي تعمل كده ازاي تبقى اخذت منها مثاقل زي تكون قدر الله ما يعني قضيت منها وطرا وبعد كده تعمل فيها كده ازاي يكون يعني وده الامر ده وارد جدا جدا في هذه الأيام بشكل شديد وانتم طبعا اكيد بتشوفوا في القضايا ان يبقى الراجل سبحان الله ويحصل ان هو يبتدي يلغي ذراعه عشان تقول له ايه طيب خلاص ابريك وساكنش وها... في رحمه اللسان قال لا لا فا وأنه و... أحق، فيعتبر هذا الوارث أنه أحق زوجته من كل أحد، وسواء إيه... أحببت أو كرهت، بمشي مازلها، ده مجرد ميت عنها زوجها سواء راضي أو غيره لم ترضي، فإن أحبها كان عايزها وعجبته تزوجها على صداق ممكن ما يكونش فيه صداق يأخدها كذا ب... بلاش يعني، وإن لم يرضها كان اللي هو إيه؟ فلا تعذلوهن ربطها. فلا يزوجها إلا من يختاره وربما امتنع تزوجها سلعة عايز باعها يباعها مش عايز باعها إيه شوفي الأذب يعني شوفي أذبها شوفي ما جاء به الإسلام حتى هذه وربما ف... امتنع من تزوجها حتى تبدو له شيء من ميراث قريب يعني أو من صداق تدينه كمان فوق ده كله تقول لأ ما علي الشيء سيبني احتأني وتحطي له كمان فوق الميراث بتاعها أو فوق شيء تعطيله شيء آخر وكان الرجل أيضا يعظل زوجته يعني إيه يكرهها فلا تعمروهن تذهب البعض يكرهها ليذهب ببعض ما أتاه يعني يديها حاجات وبعد كذا يقرأ يعني إذا لها إذا ذهائها زي ما بيحصل دلوقتي كذا تقول له تبخوت كل حاجة بس تبعد عنه هو بس أنا عايز اتجاوز يوم يعمل ايه؟ طبعا عايز ياخد الحاجات اللي موجودة عند الثانية دي سينروح يخدمها لإيه يديها الجديدة بقى شو بمش عاجب يعني مش عارفه اه هي مش عاجبا يعني اه هي التجوزه الجديدة عندها لا في حياتك كل مره عملت القوانين كلها خلاص هي مش راجعه للقوانين ولا ايه يا محاميه لسه موجوده والناي شرما على الراجل الراجل الرجل قوانين الراجل خلاص لا لا إن شاء الله لا ان شاء الله الراجل في القائمه قائمه فهنا سبحان دي كانت القوانين مين كانت القوانين عملت أعد مدلة الفوم للمرحة طب بارك المرحة <تصفيق> طب مش بقى عشان لا تخرج بسيطة الله يسايا فناء الله المؤمنين عن جميع هذه الحوال إلا حالتين إلا في حالتين فقط إذا هي رضت واختارت نكاح قريب يعني قالت فقراصة اتجاوزت كما هو مفهوم لكن لا يبقى كرح غصب عنها وإذا أتينا بفاحشة واضحة زي الزلة والكلام الفاحش وأديتها بزوجها فإن في هذه الحالة يجوز له أنه يكره أو يعضلها عقوبة انها على فعلها لتفتري منه انها تديله ايه عشان تفتري منه ويقول رب وعاشرهن بالمعروف كلمة لي يا جماعه اه والله يا ربي وعاشرهن أتف على الجرح هذه مش جدا وعاشرهن بالمعروف إن امرأة دي وزوجتك اللي كانت ام ولدك اللي ربنا سبحانه وتعالى غزقت منها ولا عشريتك بالمعروف عشريتك بالحسن و... أنتك ما لازم عشرا بالمعروف المعشرا من المع بالمعروف بكلمة طيبة بالنظرة الطيبة بالباسمة الطيبة بالعطاء الطيب بحسن المعشرا حتى لما تتجمل لي يتجم يتجمد لها بس على شكل ايه بالنظافة يعني مين اللي سعاني هو حد شغال بالحياة مين اللي شغلنا تعال فيها يا هم كل المشاكل على يا عائشه انت تمخطي كما تمخض وقمتوا ولكنهم مروا فوق راسهم هم بردانيين يا عائشه المهم ايش دخلني انتشين تدخلوا السجن خلاص بالمعروف المعشرة انه دايما يقول لها كلمه مثلًا يعني بتب بتب اتفاعل كل ما طيبة في المعشرة إبنات وفعليًا فعلت زوبني عشر زوب المعروف إزاي بالصحبة الجميلة يسحبها صحبة جميلة نعم بشرع الله وكف الأذى حتى لو أخطأت بلاش يصحص يحصي العيوب يعني بلاش يعد علانتي فيكي كذا وفيكي كذا وفيكي كذا وفيكي كذا, كذا, كذا ودانتي مش عارف دانتي كذا ولو عملت حاجة حلوة إيه فلو عملت حبة حلوة انتو ايه يعني ده الامر ده بتعاني منه ولا حالة حلوة ايه بتعالي منه فمعليش انا ان شاء الله فيهم ادواج يارو كل الكوبة ايه الله فالصحبة الجميلة انو يا سلام لما تعمل حاجة جميلة يفتحي كل الشيء الشابك يا بنتي الله, الله يهوى على ايه يعني يكرمك يا رب العالمين. كل الشابك نعم الكلمة دي مثلا أنه ساعات المرأة عادوا لكم حاجة جميلة جدا قد إيه للمرأة لا حبيبي أنا أولا أن أفتح بقى الكلمة هذه بجلتوا هواس الله استعيد تكون انتظروا معا الكلمة الطيبة إنه ما شاء ضلق وتألا بالله إنه لو عملت مثلا أكل جميلة تسلم إديك والله ربنا ما يحملش منك ولا من إديك ولا من كده لو مثلا قالت له كلمة طيبة أو دخل مثلا بيت ربنا لا يحرمنا من وجودك في بيتنا أو لا يحرمنا من وجودك في حياتنا او مثلا لو كانت مريضة ربنا يعفو عنك ويشفيكي انت اكتب لهم ورقه ربنا انا بعد كده هيكرهوني لا لا مشيه لا ريفيه مش يعني يا بنات ما عشان انتوا مش عايزه اقول لكم الميه دي ها على فكرة في اخت هتقسم بعد مش كده بعد صلاه الظهر ايوه حبيبتي امم واحدة ريفية دخل, دخل زوجة يعني هو خلاح مزارع يعني أيو والثمار بتاعه ما أيو فيه خطة أتماعه مجارة بك لنا يعني فقالت والثمار دخل علينا يعني أنا شخصي الثمار ما تقالت مهم انت دخلتك علينا بمثمار <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أصلاحي> <تصفيق> يا مش يا يا له كلام جميل بس كلام الجميل ما زي يعني كلام جميل كافة الأذى بذل الإحسان أنه يجب الضماء قصارى ما في وسع أنه ممكن يدخل عليها السعادة والبهجة يحصل معاملتها وكمان ما نظن نحصل معاملتها معاملته الأهلها يعني أنا كنت في واحدة بتقول لي إن ذلك حاجة غريبة جداً بتقول لي بتحكي لي عن انفصال بين زوجين قلت لها ليه في أولاد إيكي فيه أولاد وصغار وكذا قلت لها ليه؟, ليه لأن الزوج بيعامل يعجبكم قوي الكلام في الحديث قالت لأني الزوب مثلا كان الزوب مثلا أب كان مريض مثلا والزوج قالت زوجها طب تعال سلم على الأم المريضة دي. فأبا أبا أبا نسلم عليها مثلا أو كذا تطلبت الطلاق هو أنا, أنا, أنا يعني في الأمر ده ما تطلبش الطلاق وتلقى في أمر فرقة أولاد وبيتي تشتت عشان كده هو حساب على الله لأنه لو هيعمل معروف هيجاز عليه لو كسر يبقى هو برضو عليه إيه؟ الاسم في ذلك إنما هي تحرم أولادها من بيت تعيش فيه مستقرة المرأة العقل زوجها العقلة بتتدارك أمورها بشكل شديد وبتمرر بقى أمورها بقى بالضبط كده بتعايش تعرفين يا منات بتعايش ممكن زوجة تعايش زوجة صعب جدا جدا لكن وتمصل إنها قدتها وتقول له عشان خطرك عشان خطرك مصلحة إيه أمم؟ آه تبدي أولادها عشان يعيشوا كنفهم لاثنين فرعيتهم الاثنين لأن هو أنا أذكر في القصة في ابن كذا كانت في من حوالي أقدم من 25 وعشرين سنة والابن دي كانت جاتلي في مشكلة بينها وبينها زوجها وهي كانت تصر على الطلاق فقلت لها إياكي قلتك في وفي لها إياكي لا لا لا طلاق لا المهم إن هي كان عندها ولد من فحصل ان سبحان الله هي بقى بتقولي ان انا هي شفتها بعد 25 سنة وكنت في المسجد آخر يعني فجات بعد الفترة دي كلها قالتني فعندتك انتي وأمي عندتني انا ومامتها وطلبت الطلاق ما سمعتش الكلام واتطلقت قلت لأ انا هتطلقت وطلقت فعلا ابنها كده بقى بالوقت بقى شاب كل شوائق وانقول ذلك تزوب وخلفوا عايش مع الولد ابنها يقول لها انت السبب ان انت حرمتيني من هذا العز انت كان ممكن تستحميله عشان كده بقول لك لما بيبقى فيه أولاد وممكن تعيش وممكن تأخذ أجر وممكن تصبر فهي مش عايدة أجر الصادرين بس لازم يكون من الزوج حسن معاملة والمواد ده الكلمة الطيبة والرأفة والرحمة خلي بالك ان هي المرأة دلع أعوض يعني لو جيت تعديله هتطلقها هتكسرها ليه تكسرها انت تعامل معها إنها ضعيفة إن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه النعوان دي عندك أمن دي عندك عبدة خلي بالك إن أنت دلوقتي محتاج رحمتك محتاج رحمتك يا أخي ربنا سبحانه وتعالى بيخدك عليها إن أنت مجرد يعني سبحان الله سبحان الله قبل ما سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لما قال بالفطرة إن أنت لو حطيت في فبقها في فهة لقمة خير صادقة ده خير لك من جاسب سبيل ونسلق على زوجتك بيه قال لك صادقة تكتب لك سرقات كتير جدا جدا أنت بتأكل السيطة ليه وبتغض الطرف عنها بتغض الطرف عنها كان في قصة جديدة جدا جدا أنه في امرأة وكانت مصر على اللي هي أنها حصل ما بينها وبين زوجها في خلاف وقالت له اكتب لي دلوقتي حالا أن أنا طالب فقال لها إيه دي حاضر حاضر حاضر فرقت بلها ورقة وطبق الورقة وقال لها اتفضلي وروحي بيتها وخدت الورقة ورحي بتتأهلها وقعدت فترة بعد ما قعدت فترة ببيت أهلها ما خلاص يا بناتي الوحدة اللي بيتتجوز ما ناشي اللي بتجوزه دي الدني لي السن في الحياة بيتها وبيتها وعزها وحليتها فقالت أنا ليه عملت كده فرحت ما بيه وقالت له أنا من شعي أنا يعني عيدة رضي يعني من شعي تطلق يعني فقال لها طب افتحي الورقة اللي معاكي وقرأي ما فيها فقفتش الورقة ما فكرتش يا ورقة دي وشاريتها في شمتتها ورقة فتحت الورقة قلت كاتب لها في الورقة أنا لا أستطيع أن أستغنى عنك فأنت عذبت نفسك ما شاء الله راجل معذب <تصفيق> ما شاء الله عني يا حبيبتي الله, الله يبنتي يخخم لكم الأزماج الطالحين فهي بقى هنا ما شاء الله قوتي إلا بالله في تقول أبي رحمة الله عليه هنا ولا هنا. آه. تقول قبل وفاتي كانت أمي مريضة، فاتجلس بجانب سري وبكى بكاء شديدة. هي اللي كانت مريضة. وقال لها بكتاتي ربنا يجعل يومي قبل يومك. وهذا نشيد حبي لها وسبحان الله. سوف يتقومي وتوفى والدي بعدها بمدّة صغيرة. سبحان الله. شفية شوفي هو قال أنا يا رب يومي قبل اللي. لا جميل جدا إن الوحدة لما تصر على الزوج أنا أعلم ذلك يعني لما على الزوج وشدته وحدته كله تكبر وتمر الأيام ويكبر بينهم الأيام والزوجة تكبر والزوج يكبر وتشوفي بقى اللحظة اللي فيها صمرة الصبر أنا أنا أعرف قصة فعلا حقيقية حقيقية الأم كانت زوجة صالحة ما شاء الله قوتها اللي والله من كان ما يتكلم الزور ما يتكلم يتكلمي هاتي عمل ولا من رآها ظن أنها خرست لحد ما كان سبحان الله ليلة ال هي الأم ذي كانت هي مريضة جدا والأب كان معافى بس في ليلة الوثاد أصر إن هو إيه كان سبحان الله دعاء لها غريب جدا يقول لها إيه قلبي وربي راضي تشاهد الجمال، تشاهد الجمال، هو كان في عافية، هو كان في عافية، يا دوب كان عند برد، طب سبحان الله يعني الأم ما دي مريضة و نايمة في فراشها، و أولادة أم على خدمتها، والقب في اليوم ده بالذات؟ صابت غرفته؟ لأ عايز يجي نام في كده حاجة كده، يعني في مكان نفس المكان اللي فيه زوجها مش في نفس الفراشة، لأ في نفس المكان، هي الأم الزوجة دي، حتى في مرضها عندها خلق مع الأب مع الزوج ده، يقول بس كده هتتعب يقول له لا انا نفسي انام كده وكأن يبقى عايز بشوفك كده مات في الإيلة دي مات الزج في الإيلة دي وهو بيقول لها قلبي راضي عنك رضا مكتن هو المعاشرة وهي المريضة تدخل من اي باب من أبوة الجنة شائف دي ايه دا؟ دي اسطورة فربنا هم الجزء بحثنا و لذلك نقول وعاشر هن بالمعروف نرجع ثاني وهذا يشمل هل العتاب بين زوجين خطأ؟ أنا أقول خطأ. لأن العتاب بيولد يعني ساعات. العتاب بيولد مشكلة كتير جدا جدا. لكن نغلق الصفحة. أغلق الصفحة. لو عاد تتعات بوا تبتدي المشكلة من أول وجديد. لو عاد تتعات بيها تقولي كل ثاني هي بدل ما كان يبقى كم هي بقى في صوم هي بقى في نكال بقال. فوتي يا بنتي خلي المسألة تمشي وخلئي القافلة تسير. معالك سلامة مع يا حبيث تسأل شاء تقول ما حكما تصبر على سوء أخلاق زوجها هل لها في الأخيرة يا ادخلي من أي باب من أبواب الجنة شئت مشان بقولك هو الستة الزجع لها كده ومات هو اللي مات وهو اللي مات سبحان الله والأذان مؤذن للفجر وهو قاعد يدعي لها دعاء سبحانك رب العرشان وهو الستة دي كانت مريضة ولا تستطيع ان تخدم نفسها لكن في ذلك اليوم لما بقى زوج موجود وتعودة الزوجة دي أنها لازم في في الفجر تقوم تقدم من هذا الزوج الصنية عليها غير عفوا حسنا إيه بريد. غير اللي دي فكرين دي لازم تجيب للصنية مش تدور خد خد كل لا <تصفيق> تجيب له للصنية وعليها الحاجة الحلوة لما يأكل بيتي اللبن خبر وهي بتمسك في الحيط عشان دي اللي تستحق تدخل من أبواب الجنة عشان كده الصبر لا يضيع أبدا ما يضيع نقول وعاشرهن بالمعروف هذا أشمل حسن معشرة لكل شيء بدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحو ذلك ثالب على زوج الزوجات أن نعطيها كل ذلك في ذلك الزمان والمكان وهذا يتفاوض بقدرته وإمكانياته فإن كارث المهم لو كارثت زوجتك فعسى أنك لو كرتها يجا ربي منها أن ربي منها الولد إلا هي بار زي قصة الشيخ ذا القاعد ومعاه ولد قاعد يخدمه و رايح جاي عليه و رايح جاي عليه و طلبتهم عديد شايفين ابن مهارة جدا جدا على غير عادة الولاد يعني فالشيخ بيقول لتدميذه أتتعجب من بر هذا الولد به؟ قال له نعم يعني بر شديد من الابن اللي لأبه هو المفروض كده بس في الزمن ده ما فيش كده يعني فقال والله إني صبرت على أمي سنوات عديدة تمنى الله علي بهدينا نصبر نصبر لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بذلك يقول فإن كريتموهن أيها الأزواج أن يمسكوا زوجاتكم مع القراها لهن يعني يقول أصلا أنت بالله أهلي بكره سبحان الله فإن في ذلك خيرا كثيرا مع ذلك إنسان لأمر الله قال له يك... امسكها فإن كريتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا يعني يقول له في الكلام في الآية يقول له امسكها ما اتطلقهاش هذه وصية وقبول مفروض على العبد أن يقبل وصية الله سبحانه وتعالى التي فيها سعادة الدنيا والآخرة ومنها أيضا ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة للنفس شوفي الآية لي أخذ منها إيه؟ هو بيكبر نفسه على أن يقعد معها مع عدم محبته لها فيه مجاهدة للنفس والتخلق من الأخلاق الجميلة وربما أن الكراحة تزور يمكن أن نهض وعنده شيء كده شاف حد ثاني أو شاف حد ثاني مثلاً وبعد كده أخذ مقلب من الحد الثاني ده وبعدها عارف أنه ليس أحسن من إيه لا ولاي لا ولاي لا ولاي يا رب اللي عرفتني خير وهنا بيحصل كده وربما رزق أمان أعزائك أما تيكي واحدة تقول لي بوز جوز عليها أنا عايز تطلقون عليها إياكي إياكي سيأخذ مألة بنات تشيرين لي كده ولا الأربان مع رزق منها ورداً صالحاً نفع نفع ولديه في الدنيا والآخر وهذا كله من الأمكان في الإنساك وعدم المجاوزة فإن كان لابد من الفراق فليس الإنساك بلازم بل متى أردته استبدال زوج يعني تضطيق الزوجة وتزوج أخرى فلا بدون حاليك لا يوجد حاجة لا يوجد حاجة في طبعاً وارد لا حرب في ذلك ولكن إذا اديت لديه قنطار باتهمال كتير ما تقولاش اللي دتالي. فلا تأخذوا منه أي شيء، بل وفروا لهم، ولا تكونوا في مط ماتقولوا لهم شيء. ما, شي. ما يقولاش هديك إن شاء الله بعديك هديك ها... ما جينا هديك لا، مش من ذلك ما هنا نافية. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر. عنديها كتير. كما سيد العمر رضي الله عنه مع أن الأفضل والله أخذ الطباء من النبي تخفيف المهر وواجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينفر عليه لكن خلاص قالوا وضيته كثير صداق لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مشترة دينية وعلى مصباحة واحد عايز يأخذ من الولد ده صداق كثير علشان لما يجي يطلق بنته ريز بهذا لهذا طيب ثم قال ربي أتأخذونه مفتانا وإسمه مبينة هذا لا يحل ولو تحايلتم في هذا الأمر الحيل دي فإنه اسم واضح الرجل الذي يعمل كده فهو آثم ويقول ربي وكيف تأخذنه وقد أخذ بعضكم لبعض وما خدمنكم إيه يتقل. يقول أن الزواج قبل عقد الزواج محرم على الزوج يعني خطيبك محرم عليك واحدة تسألني تقولي يعني إيه رأي حضرتك لو سلم على خطيب بأيدو بأيدو يعني ولا أي حاجة مصافى يعني ولم خطب غريب حتى يعقد ولم ترضى بذلك إلا والإلا لما تعقد ويبقى في مهر فإذا دخل بها وأفض إليها دخل بها وباشر مشرف الأزواج كان حراما أن يفعل بها ذلك يأخذ منها ليه؟ خلاص سبحان الله ثم بعد ذلك يرجع عن الع عوض عوض النكاح تأخذ من هذا العوض هذا أعظم ظلم وذور وكذلك أخذ الله على الأزواج بمساق غليظ بالعقم أنت خذت مساق غليظ على المرأة دي والقيام بحقوقها ثم قالت بعد ذلك ولا تنكحهن نكح لكم ذي الهيء ذي إن شاء الله هنفرع عليكم المحرمات كده عشان المرة جاءت ذكروها ونتوقف عن هذا الأمر ونأخذ بعد كده إيه؟ هنفرع عليكم بعد كده إن شاء الله بإذن الله. قبل ما تمشي يا بنات كل واحدة تأخذ من هو المحرمات شرح الآية دي في إذن الله طيب، هنأخذ بعد كده إن شاء الله مسائل الفقهية، الفقه ها؟ الفقه وقفنا في الفقه وقفنا عند واجبات الصلاة وقفنا عند واجبات الصلاة احنا قلنا بالنسبة للصلاة قلنا لها اركان وتكلمنا عن الاركان مش هنعودها تاني عشان الوقت وقلنا أن الركن هنا في هذا الأمر الركن اللي هو ما تتكون منه العبادات ولا تصح العبادة إلا دين وقلنا قبل الركن الشرط وقلنا برضو زي بالضبط الشرط يتقدم على العبادة ويستمر معها لازم من توظية طول الصلاة بكلمة يستمر معها وأما الأركان فهي التي تشمل العبادة من قائد الصلاة بقول إيه بركع بزوج بدي بالنسبة ده خل الصلاة إن أنا الشارد خارج إيه والاثنين لو فيه ركن منهم أو منهم لا تصح الصلاة إلا إيه بالاثنين بشرطه بي الرك طيب في حاجة ثاني اسمها الواجب في الصلاة أيوة في أشياء اسمها واجب واجباتنا الواجبات الصلاة قليلة وواجبات الصلاة ثمانية صفحة 54 واجبات الصلاة ثمانية طبطة للصلاة يقول العلماء طبطة للصلاة بتركها عمدا وتسقط بسهو وجهل ويجب للسهو عنها أم تقي في الغرفة أم تقى, أم تقى؟, أم تقى؟ هل لو رفضت الزوجة زواج زوجها عليها واشترط طلاقها هل تكون بذلك كأعلى محرم؟ طبعاً يعني هو الأمر لو بتقول لو جروست طلقني بتقول لو جروست عليها طلقني هي المسألة فيها نقطة فيها أيا فيها أمر يا إن أحياناً المرأة تبقى غيور جدا وتستحملش الأمر هذا إما أن تكون تقوم بحقوق الزوجية او لا تستطيع أن تقوم بحقوق الزوجية. إذا لم تستطيع أن تكون بحقوق الزوجية لأنها كره يعني غيران بصورة بصورة شديدة جدا ما تدرشني معها زوج أخرى. وده الأمر في الغير في المرأة وارد. آه يبقى في الحالة دي طبعاً الطلاق ليها. الطلاق في الحالة دي إيه؟ لأن الطلاق في الحالة دي هي تقولكوا الطلاق لأنها مش قدرت تؤدي حقها. لأن ممكن لما يقولنا مع مش قدرت أحد يحقق فهي آثمة. يبقى لأولى الطلاق ولا لأولى أن تقعد معاه؟ ولذلك كان الطلاق مخرجاً إلا إن هي لو صبرت عن العسالة أريد أن لكم سبحان الله لو صبرت أولى يعني هي بالشكل ده تأخذ إيه لو صبرت معها كأنها أخذت الضررين كأنها أخذت الضررين وتأكدي لو هي إنسانة سبحان الله إن شاء الله بإذن الله هي صالحة وكذا هو بديه لأن قد يحدث هذا الأمر يغزاو فترة معينة ويشوفي أهمة مطمئنة بتقولي شاء الله يرجع فيه فـ يرجع على البقاء وكذلك آه يحب أن تمزلي على الموقف المساعدة بتسأل الزوجة بتسأل, أخت, ولا مش عارفة. بتسأل... تسأل أخت أخرى في هذا الأمر هل أيضا تتحمل الزوجة حتى سوء سلوك زوجها؟ وقد تكون له علاقات مشبوهة تتحمل من أجل أولادها؟ ثانية أنا دا كده مراة فرعون، تمام؟ أيضا ذلك هذا وبالمؤدي من عليها بالنفق لدرجة الكذب والتقليل حسابه على الله وأجرك على الله. وإن كان هذا هو الذي يريد بل ويخطط دائما لإفساد العلاقة بينهما حتى وأمام الأولاد باستمرار ودائما تشعر بأنها يتعمل منهن، كما نقول أقوال بوعي. ودائما لا لا، لو مش بيصلي مش بيصوم ده لا يبعد تماما تبعد تماما. لأن هو مش بيؤدي عقب بعد بعد ما بعد ما يعذّر ويؤدب وكذا ها عشان ما تخربش شبرض البيت يعني بعد التعذير والتأديب والرجوع إلى شيخ ممكن يكون يصق فيه وبالتالي يأمره بالمعروف نعم نقول الواجبات يبقى نبقى في الصلاة تبطل الصلاة بتأذّر هذه الواجبات التي تبطل الصلاة بدر فيها وتسقط سهوا وجهلا وتجد بالسهو عنها سُجود السام فالفرق بينها بين الأركان خلي بالكم أنما الناس ركنا لم تصح الصلاة وتبطل. إلا بالإتيام للركوع لو نسيت الركوع مش هتصح صلاتي إلا رجعت للركوع أو عدت الرقعة كاملة أما بالنسبة لي اللي هي الأخ... أما لو نسيت مثلاً هقول الواجبات التشاهد مثلاً لو بقول مثلا إيه؟ التشاهد الأول التشاهد الأول نسيته سهو مش مشكلة وقفت جيب الرقعة الثالثة مش مشكلة خلاص يبقى في الحالة دي ما ترجعلوش يبقى المفروض تجيب الركع تجيب تجيب الثالثة وبعدين لأن فرعة الرقم هنا في هذه الحالة يجبر هذا المتناسيين سجبتين ساعة وقبل التسليم أو لا قبل التسليم أي طبعا الجنس ما يقولك بعد وقبل إذن فأما من نسي واجبا أجزأوا عنه سجود الساعة وفي الأركان مؤكدة من أعكد من الواجبات على سبيل المثال ما هي؟ ما هي الواجبات؟ جميع التكبيرات غير تكبيرة الأحرام. تكبيرة الأحرام دي ركن ولا واجب. لو ما قتيش تكبيرة الأحرام وأنت دخلت في صلاة في بعثراتك واطلاع. لو دخلتي والإمام مراكع وأنت بتقولي الله أكبر لكن كت تكبيرتك تكبيرة الركوع وليس تكبيرة الأحرام. صلاتك غير صلاة أنت بقرا. الجزم بتصلي تكبيرة إيه؟ الأحرام ثم تكبيرة الركوع. يبقى أول حاجة من الواجبات جميع التكبيرات غير تكبيرة الأحرام. لأن تكبيرة الأحرام لو ما تأتي بيها. صلاتك إيه؟ برطلة وهو ما يسمى بتكبير الانتقال لقول ابن مسعود وعيدة النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وفي كل خبص لو أنت بتقولي خلاص قرأت الفاتحة وقرأت الصورة بتقولي الله أكبر وانت نزل إيه؟ للركوع بيقول كده رأيت النبي يكبر في كل رفع وبعدين استمع الله لمن حمده طيب وهو نزل للبرد للسجود بيقول إيه؟ الله أكبر. ففقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه التكبيرات حتى ما. وقال صلوا كما رأيتموني وصلي. قوله سمع الله لمن حمل الإمام. أول حاجة التكبيرات المذودة عندك دي. لو نسيت تكبيره من التكبيرات دي نسيت طريقه نسيت أول تكبير تبقى يكبرها إباعه. قال كده. تكبرها سبود الساعة. ثالثين السا. السا. طيب الحاجة التانية قول سمع الله لمن حمله للإمام والمنفرد. لحديث أبو هرير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين أرجع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين أرفع صب من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد افريدي وانت وقف نسيت إليها نعم في رفع اليد الله أكبر سبحان ربي العظيم لكن نسيت تقولي الله أكبر ورح تمنحني أعلى سبحان ربي العظيم ومورتيش بيها تكبيرة يبقى أنت دواجب يبقى هجبرها إيه؟ طيب طيب هنا بالنسبة لقول النبي يكبر حين يقوم ثم يكبر كان النبي يكبر حين يقوم للصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يكبر ثم يقول سمع الله لمن حمله لما لما إفردي ما أرتيس إفردي وإنت وقفه ما أرتيس سمع الله لمن حمله أنا سهيتي وكنت الواحدك سهيتي لكن لو كنت مع الإمام على فكرة لكش هنا معك في الساعة لأن أنت تتبعي الإمام الحاجة الثالثة أو نقطة خالصة إلى مثلا اللي هي من الواجبات اللي تتبعها في قول إسكانون قولك ربنا ولك الحمد للمأموم ربنا ولك الحمد للمأموم فقط أما الإمام والمنفرد فليس لهم الجمع بينهم الحديث أولي الحديث اللي هو أبو موسى وإذا قال سمع الله لمن حمده فقوله ربنا إيه؟ خلاص الواجب الاخر اللي برضو تجبر ساجرينسا وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع يعني لو ركعتي وموتى سبحان ربي العظيم انحنتي وخلصت وخدتي وقت الانحناء لكن موتى سبحان ربي العظيم هنا سبحان ربي العظيم مرة في الركوع يعني لو ولو مرة وقول يبقى دي واجب موتيش المرة دي يبقى يبرها ايه قول وقول سبحان ربي الأعلى إذا فريدي أنتي مثلا تحت عدت تيجي تيجي ينصيب صبي سبحان ربي الأعلى إذا مشكلة مؤمن ساعات كثيرة ترد لهذا الأمر. القول فريدي في حديثي كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع سبحان ربي العظيم وفي سجود سبحان ربي الأعلى. وتسن الزيادة في التسبيح والسجود والركوع إلى ثلاثة وأكثر من ثلاثة. المفروضي أنتي تزودي إلى ما شاء الله لحد ما تطمعين ميساجرا وتطمعين ركع. النقطة الثالثة من الواجبات اللي في أحلاج سجود سه قول ربغفر لي بين السنيتين. نسد بيصيبها جدا. وأنت جالسة بالسلكين حتى بعض الناس ما تدكيش السلكتين. ما بت ما بتديش <تصفيق> الزمن اللي بين السلكتين. هو بيقول لك هنا، لي بين السلكتين ده حديث خليفة صلى الله عليه وسلم يقول بين السلكتين ربض في اللي في اللي ربض في اللي إلى ما شاء الله. ما هي بقى طبعا. أنت ما قلتيش؟ يبقى أنا بقول دي الحاجات كلها اللي بتحتاج اللي قلتينها اللي قلنا طب طلوا الصراط طب تركها عمدا. وتسقط سهوا وجهلا ويجب الاستهوع على سبور الاستع. استيتي فبعتيها بقى بس بسبر الاستع. في نص متلاش عادي أم طارفاش. السابع التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا خلي بالك. التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا فأنه لا يجب عليه لوجوب متأهنا خلي بالك. أنت جلست للتشهد الأول وإمامك وقف سهوا وأنت مش عارفة. قاعدة تصلي وسيب أمامك يوقف، ما ينفعش المفروض <تصفيق> ان انت تتجارب إذن يبقى في الحالة دي، فإنه لا يجب عليه الوبوه متابعك بقى النبي صلى الله عليه وسلم تشاهد الأول لم يعود إليه وجبره النبي صلى الله عليه وسلم بسجول السهل يبقى المفروض المتابعة؟ لا الإيمان ما هو ما أخدش بالله، انت بقى عمليله، انت بقى معاه، بتسقفينه، <تصفيق> مش <تصفيق> نسبيه <تصفيق> ايوه اي مثلا يعني لا خلاص لا خلاص لا خلاص انت عادي لو مش خلاص هو حيكون بقى في الوقت ده اه لا لا هتحسي بقى هتحسي هتتبعي يعني انت بتجي كده وتقولي هتحسي هنا تقفي وتجيبي الناقص وتكملي معانا اوقف تسكوتك او, قد أو لو جبت كملتي خلاص او خدت تفوتي الركعه دي وتجيبي بعد كده ركعه بالضبط فإنك بالشكلة تكون لست تحت في بالتشكلة بفاتك فاتك فاتتك بإيه الجزء ده إما لأنك أنت مش عمدة في التأخر عنه تبقى تقوم الجيل اللي هو خلصه وتكملي معي وتكملي مش ركع معي يا دا يا دا يا إما, تكملي معايا. يا إما أنت خلصت تكملي معي وما تجديش الجزء اللي تتقال ده وجيبي وجيبي وجيبي بعد كده ما دام معطيش ركوعي بخلاص ركع بطلة إذا ترجع تجيلي ركعة أو إنك تطلع من التشهو تجيلي الفاتح السوء اللي الفتحة وركوع هتطلع يجيب الفتحة وركوع نزل مع في التشهد والتبعية إن إنك تبعية وإما إنك تبعية بعد ما ما تأتي بكل ما نقص أو انك تبعية على ما هو عليه وتكملي رقمنا لأنك مش شيفان أنت سجدة ما النسجد التشاهد نعم التشهد الأول هو دعوة بيقولك أي نعم التشهد الأول هو التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليكم النبي رحمة الله وبركاته خلي بالك عشان في مثلاً بعض الناس السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهر الله له الله أشهره أنه محمدا إيه عبده ورسوله بعض الناس بيقولك لو ما مص... صلاة ومرتجه التشهور صلاتك باطلة لا طبعا لكن قولي النص الأول ولو كملت النهاية لا يصح عليك الشيء فيش مشكلة النقطة الثامنة في الواجبات اللي هي إيه الجلوس له الجلوس للتشاهد دي من الواجبات التشاهد الأول لحديث ابن سعود إذا قعدت في كل ركاتين فقولوا تحيات يعني بعد كل ركاتين بعملوا ايه اه هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمئن ويفترش فخذه الأيصر ثم نعم شيء معايا طيب المسألة الثالثة طيب دي بالنسبة للواجبات بقى الواجبات يجبرها يا بنات سجلتين سعر طيب طب فيه سنة بقى السنن دي فيها إيه بقى السنن تقلق السنن نوعان سنن أفعال وسنن أقوال أم سنن الأفعال فكرفع يدين مع تكبيرة الإحرام بين سنن الأفعال أنت بتقولي الله أكبر متحيح. في سنن الأفعال قالك رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام أنت لما تيجي بتقولي تكبيرة الإحرامirl الله أكبر طيب هو بيعتبر هنا إن لو الله أكبر خلأ جبت الواجب لكن وما رفعتش ايديك جبت الواجب لكن لان دي سنة لكن لو رفعت ايديك خدت اجل تاني اللي هو اجل ايه؟ وقال لك هنا فيه ايه؟ فرافعوا اليدين مع تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه خلي بالكم يعني بتدخولي تقولي الله اكبر بتقولي الفاتحة بالصورة الصغيرة وعند الركوع الله اكبر سبحان ربي العظيم وعند رفع منه سامع الله لمن حمده شاهدين الموادع اللي برفع فيها؟ هذه الموادع السنانية ماذا لست بقى الثالثة ثالثة ساعة فكان السابق ويرفع يديه وإذا أراد أن يركع يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه كذا في النبي صلى الله عليه وسلم وحدث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك ووضع في الصلاة اليمين على الشمال ويضع اليمين على الشمال من السنة وضع اليمين على الشمال وجعلهما على الصدر وجعلهما على الصدر حال قيامي، يعني مش على التخصر أو على البطن أو بعض الناس تعمل على كده متخصرة كل دي وفي ناس يعني تترك يدا وقالك إن الإيمان مالك فعل ذلك وبتاع وبيستشيره بما فعله بيقولك هنا نعم سؤال دخلت مع الإمام في صلاة القيام في رمضان بنية العشاء فقام الإمام أربع ركعات قيام بدون تشاهد أوصط فقامت مع الإمام فصليت العشاء بدون تشاهد أوصط غير ناسية فهذه الصلاة صحيحة علماً بأنها سجلت والسهل الصلاة صحية إن شاء الله نعم نعم جبرت في إن شاء الله بالنسبة لي اللي هو اللي هو فإذا, فإذا رفع رأسه من الركوع صلى الله عليه وسلم رفع يديه ويضع النبي صلى الله عليه وسلم اليمن على الشمال اليمن على اليسار ويجعلهم على صدر ده الصدر على صدر حال قيامه ويجعل نظره كلدي سنن يا بنات، ويجعل نظره في موضع سجوده كلدي سنن أفعال وتفرقة بين قدمي قائما بس بصورة مزين نحن بنعملها بالأسف النقطة دي أفهمها لكم لأن النقطة دي معاني منها معاناة شديدة تجد الواحد واقف فاتح رجليه بزوية تيرة جداً ولا يصل كتفه مع كتف الجنب أو النساء كذلك تفتح رجليه على آخر وتجي تبص تلاقي فراغ بينها وبين الجنبها والأولى إن هي لما تجي تقف رجلي مش بت... لا بتضم رجليك دوماً تاماً ولا بتوسعيها بتقفيه بتوسط شديد مسافة بسيطة بين القدمين بدون الإزداء ما ترزقهمش ولا تفتحيهم كده ازبوتي بكتفك انت مجرد ما تزبوتي بكتفك مع كتف من من بجوارك هتبص تلاقي رجليك هنا تفتح فتحة معتادلة طبيعية أما الفتح الفتحة الشديدة اللي بتعملها بعض النساء وتحط رجلها على رجل جنبها هذا الأمر يخرج الإنسان عنه شروعي فيه الصلاة طيب ولا الرجل ولا الرجل ولا الرجل. لأن لو رجل فتح رجليك الفتحة دي. برضو مش فين فوق المسألة لان هنا اي مسألة في الصلاة للمرأة والرجل القلم المفروض صبع <تصفيق> عليك يعني انت تحرك صبعك على صبع الجنب وبعدين تقول تحركي صبعك على صبع الجنب وكيف تفهمش جنبها الشيطان داخل ده يعني صار. انت سوف تحرك فوردة ايه انت سوف تحرك فوردة انا اعرف بعض النساء بجال تطلع من صلاة <تصفيق> حرام عليك مش هاتف صلي. لأن كل اهتمامها بصابعة على الرجل اللي جنبها وطبعا صابعة ممكن بتراش تبتقى مش ركزة. لكن نعم؟ كسة, كسة كسة بالقاف الصغر كمان صغر هي كسة؟ قصة ماذا <تصفيق> بتعطي <تصفيق> <تصفيق> بعد ما اخلص بقى زيري أو قوي اول حاجه بغيري بغيري صح المطوله كده صحه يعني يا اختو هاتوا طيب يا بنات خلي بالك اذا انا اقرب كفاي عليك ان أنت تسد الفرجة التي بينك وبين من بجوارك. كده فيك مفيش ما فيش حد يدخل. أي شخص ما هنا. لكن أفت حرقلك على لو فتحت رجلك على آخر كما تفعلي في هذه السنة يا سنة الخلاة دي. هتجدي اللي جنبك والله صعات ببهاء. والله ما نعرفه افتح رجليه. معناه انا أو خبط وانا بصلي على الله. عيد واحد. انا عيد سنة آف يعني. ما أنا لو ما أفت شو ممكن اقع فالمفروض إن النقد بيتل. وقف بيتل. كل صلاة أمي. كل السلطة وعانوا الناس من هذه الموضة للأوابع اليمين عن اليسار النظر في السجوك والذي السنم تفرقة بين القدمين قائمة باعتدال قبض ركبتيه بيديه ومي يقبض ويسجد يركع يمسك بأيديه أو ذي السنم اللي هما يمسك ركبتيه يمسكهم يكبشهم كده بيديه ومفرج الصابع مفرجة الأصابع في ركوعه ومد ظهره وقال رأسي حيال ظهري كل ذي المفروض يروي في السنة إيه؟ أما سنة الأقوال دي سنة الأفعال، أما سنة الأقوال بيؤجر عليها السنة اللي بيؤجر عليها بنات؟ طبعاً بيؤجر عليها، وأما سنة الأقوال فدعاء الاستفتاح. بعد بينه وبين حد. بي. وأما سنة الأقوال فدعاء الاستفتاح. وبعدين وقال لك والتعود، والبسملة، وقول أمين هل سجود تلاوة أثناء الصلاة يدزم ورافع يلي؟ وأنا بسجود أه، تريدي أنت مياه؟ وصلنا، وأنت بتقول إيه؟ لا أبداً، أنت جالسة، أنت جالسة مثلاً في الآخر وتقولي خلاص تزودي سبور الساعه تجد التلاوة الله أكبر أقوى طبعا طبعا تجد التلاوة طبعا أثناء الصلاة أثناء الصلاة طبعا الله أكبر وتحنز ذكر طبعا هنا بتب التقول قرأت في بعد كتب كيفية صلاة النبي وسلم أن نتشهد الأول إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة المعطورة وهذا ونصف تشهد نعم ونتشهد الأخير يكون كمان أحسنتي الأخت بتقول طبعا يكون كمان بدعاء الله ما أني أعذبكم من عذاب النار أحسنتي الأول كامل الأربعة لنتعرف نقول ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي أهل هذا صحيح أيه هذا مسألة السائلة صحيح وذائبقاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم لو الورث عرفوا أن المال الموروس حرام كيف تتصروا فيه يعني يعني على سبيل المثال واحد عرفت ان المال الموروز ده كله امها كانت سرقاة او امال من الربا هو طبعا بالنسبة للميراث وقال ان الميراث ايه مروبشي انا وقال ايه ايه ايه لا الميراث او الميراث بالنسبة للوارث حلال ايه وراث حلال لكن بالنسبة اللي يتحطف فيه باسالين العامل ده يا مراثي طب واحدة بعتلنا مسألة يا بنات برضو مش عارفة مش قادريني ينسوا عن فخ المسائل المسألة السابعة مفتوحة هي بعده بتقول لنا مات عن زوجة وأم وخمس بنات وأخت مات عن زوجة وأم وخمس بنات وأخت ها الأم من أين الزوجة الزوجة هتأخذ الثمن والأم هتأخذ السدس ها والبرة تأخذ تلتين الوقت هنا تأخذ إيه زي كذا العملية تبقى في ثمن وسدس وتلتين ضايب أق فيها زيادة طيب ملو بناته ما الحجم لماء والبنات هي ال تلفين تاخد تأخذ إيه؟ أختها تأخذ تل. أختها تل في إيه؟ كل الساعات خلاص. ما الحكم لو سهل إمام وقام يصلي ركعة خامسة؟ فمن الحكم هنا للمأموم؟ ومن الحكم لي لو تبعوا المأموم؟ مع معرفة أن أن إمامه يأتي بركعة خامسة؟ لو إنك لو إنك علمت أن إمامك يأتي بركعة خامسة، لك أحد أمرين؟ إنك بلت متأكدة انها الخامسة ونبيتها وبرضو اثارت وقفت انتظري في مكانك لحد ما تنزلك وسلمي معاها او لك حاجة اخرى تنوي نية مفارقة وتفرق وتسلم لكي احد المسأل فيه. طيب نيجي بعد كده يا بنات دي مبطلات الايه؟ احنا دلوقتي قلنا السنة السنة للأقوال دي كلها قولة امين والزيادة على قراءة الفاتحة اللي هي الصورة ال والزيادة على تسبيح الركوع لأن تسبيح الركوع ممكن إيه لو أقول ثلاثة أو واحدة لا، لو أي زيادة عليها هذي زيادة والدعاء بعد التشهد قبل إغتلاع لأن دائما موطن الدعاء هو إيه لأ قبل التسليم قبل التسليم ده موت الدعاء موت الدعاء قبل التسليم السونم اللي هي لو إن إحنا قوليها آه إن السونم القولي لو أنت هنا ما فيش لأن هي غرية غرية بالنسبة ملأت. نعم ملأت. نعم. ملأت. نعم بالنسبة لسؤال الأخت السائلة <تصفيق> التي صلّت العشاء والمعني صلّت العشاء يمكن النية بصلات فريضة في صلاة النافل أيوة أم صلاة دي فيها مسألتين السنة صلي النية واحد بيصلي فنية نافلة وأنت تصلي الفريضة جائز علماء انقسموا إلى خصمين بعضهم قال لا لازم تقولني تانية واحدة يشوف مع الإمام ملك قال إيه وكذا البعض قال إيه يجوز تدخل بنية نيتها مع تتبع يعني يجوز بيبطلوا فحش بالفرض يدخل مع فحش فالمسألة فيها إيه خلاف في أقوال العلماء نعم طيب تعالوا نشوف بقى إيه هي مبطلات الصلاة يا بنات إيه مبطلات الصلاة ااا شكلنا كده إن شاء الله برضه هندي العقيبة بإذن الله بركة الوقت شو اللي انتحرت لأخذ منعطف ذي ويمكن نخش من الأخت اللي موجودة ما معنى نية مفارقة؟ ما معنى نية مفارقة إن الأخت وهي في الصلاة التي اختلمت عن الإمام على سبيل مثال نية المفارقة مثلا أنت دخلتي وانت مثلا مسافرة والإمام عطال في الصلاة جدا مع الوتوبيس أو مع السفر أو مع الكلام أنت تروح نية نيتك ان انت مش هتتبعي الإمام انت هتخرجي من متابعة الإمام وتقي مع نفسك في دي سمانية مفارقة للإمام وتصلي الصلاة لوحدك وتسلمي لوحدك وتمشي لأ... لإترار في ذلك لإترار في ذلك هي دي بسمية المفارقة نعم؟ طبعا النساء ورجال طبعا النساء ورجال اه يعني زي الضبط كده برضو من, من الحاجات اللي هي مثلا بالنسبة لي اللي هو الإمام لفروض الإمام بيقرأ بنا أو النور وبعدين أصبح هنا, أصبح هنا دلوقتي الإمام خلاص مش معانا صوته مش وصل للنساء إحنا بنختار واحدة في الصف الأولاني هي المفروض مش بنختارها لأن هي في هي تبقى ده اسمه استخلاف استخلاف للإمامة هي تبقى الإمام الجديد تكمل على ما قرأوا الإمام السابق ده اسم الاستخلاف للإمامة وتكمل ما قرأوا الإمام السابق إفردي ناء في الموجودين عملت إيه؟ ما سمعتش البنت اللي بت بت بتات الإمام دي ونوت إنها منفردة خلاص هي بالشمع منسمع الإمام فنوت اثنين تفراد جاس جاس تكمل مع وحدها بقى خلاص هي منسمع ولكن لو سمعت الإمام بعد ذلك ورجع النور ما تبعوش لأن هي نوت مفراقة ما أنفعش تدخل وتكر مع الإمام بقى مش. نعم لا لا يجوز ذلك الأمر المسألة اللي هي اللي تلي تلي ذلك وهي مسألة سبعة ما هي مبطلات الصلاة أي الأمور التي تبطل تبطل بها الصلاة. مبطلات الصلاة تبطل الصلاة أمور نب نج نضمنها في ميات. أول حاجة تبطل الصلاة إذا نأخذ الموضوع أو ما يبتل الطهارة لأن الطهارة شرط الصحة وإنه الشروط من شروط الصلاة إيه؟ آه خرج عنها في الشرط ولازم صلاة. فإذا بطلت الطهارة بطلت إيه الصلاة؟ النقطة الثانية الدحك. الدحك بصوت واحد بيصلي. واحدة بتصلي و واحدة قادة تدحكها بعض النفس تتعلم كيف أعرفهم واحدة بتصلي و واحدة قادة تدحك فبتدحك و منها صوت كده صوت حتى كيف صوت القصار فإنه يبصلها بالاجماع في صفلت عادي عمي الحركة كده و واحدة بتصلي لا أنا أقول القهفة أبتسك لأنه كان الكلام لأنا كنت أقولي كده طلع صوت. صوت لأنه كالكلام بل أشد من الكلام ول... ولذلك في ذلك لأنه فيه استخفاف وتلاعب منافي لمقصود الصلاة صلاة خشوع ولذلك أما التبسم بلا قخها فإنه لا يبطلها كما نقل من المنذر وغيره عن ذلك مجرد التبسم وبعض العلماء تلاقي حتى التبسم يعني حتى المسألة فيها كلام النقطة الثالثة الكلام عمل عمل يعني يتعمد الكلام. واحدة تقول مثلا اطفع المتجازي يا جماعة للأكل على النار ويتحرق وتروح مثل من الراسة يا جماعة الباب دي خبط تعالوا فتحوا اللي بي يا بنات ترضى على الورد ده سبحان الله دي اللي هو الرجل اللي دخل في الصلاة وقال يرحمكم الله لما عطسوا وقال ايه وقال له على وخبط وخبطوه أستكرتكم أمهاتهم أنا وقت حاجة أنا بقول لكم <تصفيق> يعني فكان كمان قال لهم يعني ذوه ها؟ لكن خيلا خلي بالكم في نقطة مهمة جدا هنا الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة يعني ايه لغير مصلحة الصلاة تجدوا بعض الأراء من شاء الله نفسي أدار بأديكم المسائل اللي في الأوسع شوية اللي في كتاب الفقه فرج انه الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة بيقول زيد بن أرقم ايه قال كنا نتكلم عن رضي الله عنهم جميعا كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منه صاحبه وهو إلى جانبي في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قادمين انت لتأمر الله مش كلام؟ فأمرنا, فأمرنا في ذلك بالسجوط ونهين عن الكلام فإن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تفصل الصلاة يعني تصلي وبعدين الولد وقع يحولون القطع عملتك كما أملتك كذا ممكن مثلا حد سيحصل له شيء ويقعوتي عملك الحركة دي ما هي دي مصطع صوت الله أكبر إيه؟ لا ما هو معي دي كلام بس المفروض ان احنا نبر عن المسألة, لأ المسألة لأنه كان جاهل منا اننا نقول الله أبقى لسبب لكل مقام المقال الرجل له إيه؟ تكبير والمرأة لها تكبير احنا عندنا عشان كده المرأة احنا مطمئين والرجال إيه؟ لو التكبير والمرأة لها إيه؟ آه عشان كده المفروض انه هو ده اللي يكون لكن كلنا كانت الناس دمان كانت سبحان الله يعني امهاتنا و... والناس الكبار كانوا دايما ييجوا يصلوا يحصل اي كارثه هناك كانت تقول الله أكبر يا ربي في ايه؟ كانوا الله اكبر يبقى فيه كارثه حاجه غلط حاجه غلط ونقعد نبص كده شيء اذكر مره كان سبحان الله النور مطفي بس وبما انه كان كان زي الحاله بتاعنا بالظبط كده يعني كانوا انطفى النور وفي بتاع مصباح يعني شمعه متولعه ف وكانت رحمة الله على والدتي بتصلي وبتصلي وسبحان الله ويظهر حد مننا حقه حاجة على متجاسف تابل غير يعني الشعلة نشوفي بقى الخشوة في الصلاة لا تخرج النار بتاعت الشامعة احنا شايفينها بس مش فاهمين بتعمل كده بيه بقيرين ايه ده؟ هي بتعمل كده ايه؟ فاكرين ان الشامعة بتهزن <تصفيق> وماما راح الله وريدتي رحم الله عليها تقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر قلبها اتحرق واحنا ماشيين ولم تترك صلاتها وربي إلا بعد ما يعني البيت اتحرق مش مشكلة عشان كده ربنا انقذنا النخوه الشديده دي بقى جارت وقفلت وعملت كده واحنا فهمنا إن الشمعة دي مش بتضحك الشمعه دي كان الأمر فعلا جلل ده هو اللي يعمل فيها كده لغايه عايزه تنط واسحنا ربي <تصفيق> الخشوف الصلاة نفتقد إليه يا جماعة جدا جداً نفتقد إليه لكن هما كانوا ما يقفوا يصلوا كانوا يصلوا كانوا بينادي الله عز وجل نقول في الزحف بصوت عالي ده من الأمور المبطلة بالصلاة الكلام عن إذا كنت متعملة أنك تتكلمي لكن لو نسيتي لا تبطل صلاتك أو كنت جاهلة كان الرجل اللي هو عمل هل يجوز بالفنت أن أن إيه؟ تعتمر الأمان المتوفية؟ وتنمي طبعا طبعا طبعا طبعا وتقول إذا نسى الإمام ركع وختم الصلاة دون أن يأتي بها ماذا يفعل المعموم النبي صلى الله عليه وسلم كذا آه نعم بالنسبة لللي هو, اللي هو اللي للمأموم واحد نسى الإمام ركع وختم الصلاة دون أن يأتي بها خلاص وسلم وأنت تبعتوه والمعموم تبعه خلاص يقول له أنت نسيت ركعة لو قاله داخل الصلاة أنت نسيت سأقفله هو برضو أصر يقوله أنت نسيت وكل المجمعين أنت نسيت ركعة يوم الإمام يجيب الركعة ويذهب بعد كده ثبتين ساو ويتبعوه في ذلك الأمر اللي المأمونين ويذودوا برضو بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك وتحرك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك وراح النبي صلى الله عليه وسلم من بعده وتحرك بس ما تخبشي بره المسجد يعني يعني ما تكلميش بقى تكلم دنيا وقعده وكاكل وتشرب واحنا اكلت واتغذيت واتغديت وبفضلت بعينك انتي ده احنا كنا ثلاث ركعات طب تيجي لا لا لا مده لا ما تكونش دي نعم النقطه النقطه التي تلي من مقتطات الصلاة أيضا مرور المرأة ما الاسباب التي تعين على خشوع الصلاه تذكر الاشياء التي تعين على خشوع الصلاة ساعات كتير جدا وانت بتصلي يجيلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنك ترى صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله سبحانه هذا الأمر يعني أحياناً ينتبنى كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الذي لم يحسن صلاته صلي فإنك لم تصلي لو قعدت وانت بتصلي تقولي النفس كده لا أدخلت صلاتك واحد لو دخلت صلاتك وانت تعلمي أن مجرد أن تنقذ وجهك في الصلاة نصب ربي وجهه إليك ولو اختلعت بواجهك وعطيت بص شمال ومين تولى عندي قد الموقف اللي انت واقفاه بين ايدا اللي عز وجزك لو دخلت الصلاة وتذكرت ان ممكن تكون دي اخر صلاة بتصليها ودوارد صليت صلاة مودة لقشعتي في الصلاة لو قالوا لك انت تصلي رتعتين دي اخر صلاة في حياتك هتعمل ايه؟ تقولي تحسيني وتطقيني وتقشاعي وتدعي فور ذلك صلوا كصلاة لو كان الإنسان دخل الصلاة وهو حاسس بفقره الشديد أنه داخل ناجي الله عز وجل فهو ناء داخل ناجي الله وانت لو وقفت بين عبد من عبيد الدنيا وكان به شأنه تقف على باب وعده عشان تدخلي يقول لك لا لست السكر سيلبي لك لا لست ما تتخلش دلوقتي لا لست دلوقتي لا, لسه. لا لسه. ربي يفتح لك الباب في كل وقت تدخلي فمن الأدب أنك تحترمي أو تقدري أو تعظمي هذه المسألة أنك تدخلي بدون أن يكون هناك بينك وبين الله واسطًا متأدبي مع هذا الأمر أنك كل وجدانك يكون مع من تناجي وهو الله عز وجل في أسوك كير جدا مخشرة في الصلاة أن الصلاة قد ترد علينا ولا تنفع. وأول ما ينظر إلى العبد يوم القيمة الصلاة في عمل الصلاة إذا كاملت صرحت باقي العمل إذا ما لم تكمل خلاص في بقى العمل إيه؟ إذا أول شيء بنحسن بنصحو بعد التوحيد إنه تصلي صح أو تصلي كما كان رسول الله يصلي على سبب يصلي كما رأيتم يصلي النقطة الرابعة في الكلام عندنا في الأسواب أو السننة يا بنات إنه مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدها يصلي دون موضع سجودة خلي بالكم دون موضع سجودة يعني دون موضع سيقوله، يعني يعني بينه وبين السطرة عشان كده لازم نصلي السطرة حطي السطرة، ولتكن السطرة دي شنطتك ولتكن السطرة دي عصاية ولتكن السطرة دي خط ولتكن السطرة دي كرسي أي شيء أي شيء أي شيء تضعي أمامك وتقولين دي السطرة بتاعتي دي حدودي ما ينفعش زي بعض الناس ما بيعملوا لما ييجوا يعدوا قدام واحدة يروح مسكين لها الشنطة وحطين الشنطة قدما وبعدين ما عاد لا ما بتمشيش النصوة لا تمشي بعد الناس تعمل كذا لو عادي قدما وحنا تروح مسك الشنطة وحط الشنطة قدما وبعد ما تمشي نشد النصوة لا لا بد أن بينها وبين عشان كذا الأول لكل من يصلي أن يضع بين يديه أمام النصوة ولا يضر من مر خلف هذه إفردي النصوة أنت عم لين نشتك العمود ده العمو ده صليتي خلفه خلاص ممنوع واحدة تمر بينك و بين العمود ولذلك قتليها أنا أقول لك أنت تبعدي عن مكان السطر عن مكان أنا فاهمك أنت تأخذ المكان, المكان المكان هنا يبقى تعدي من وراء وهي تمشي قدام وتعديك من وراء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يبصق كده يبصق بالعمود وهي تعدي من خلفك لو المكان ضيق لكن ما تعديش أبدا من وراها ولا لحط لها الصنطة كده المفروض إنها جدة هي تخبطة على كتفها وتطلع قدام خطوتين وصحنا عدي من وراها علشان ما تأثميش أنت إنك تايتز المفروض مفروض إن أنت تقع في كم أربعين ولذيلكنا مرور المرأة البالغة أو الحمار الطفلة لا أو الحمار أو الكلب الأسود بين هذه مصلي دون موضوع الصعودي لخوف النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام حلف نصلي فإنه يسترو إذا كان بين يديه مثل آخر أي مثل آخر الإبل الرحم، فإن لم يكن بين يديه مثل آخر الرحم، فإنه يقطع صلاته يعني المقصوده إنه بفي سطرا يعني الثلاثة الأقطف، اللي هو قالك اللي هو اللي هو الرحم اللي اللي هو إيه هو ما يركب عليه الإبل يعني يركب عليه من الإبل يعني، وهو كالسناز أو صلب الفرس يعني أو مؤخره يعني ذيك كرسي كده بارتفاع كرسي كده أو مقدار زراع، فيكون هذا المقدار الموزع في السطرا، لكن لو لم تلديه ولو عصايه الرجل خلاص انتي طالعه حديثا الراجل طالع من حديث لا لا يقطع لكن دي تقطع التلاتة دول قال كده هتقعدي بقى تقولي طبليه ودي تقطع بس. النقطة دي <تصفيق> تقطع يعني تعاد تقطع عشان دول قاتليها النبي قال صلى الله عليه وسلم قتلينا لانها شيطان لو مرض من امامي ها انا بقول الأول طبعا هو سبحان الله إن الإيمان يقول ده تعيين الصلاة أو أمر شديد جدا أنت المفروض إن أنت في الحالة دي تقاتليها يعني تكون سكيا بطلشت تعدي الطاير ضيم الحرم لا الحرم لا مش مشكلة النقطة الخامسة، سنتين أنا أقول او سنتين لازم سنتين. ولذلك أنا بقول لك، ولذلك الصلي قبل الصلاة خصوصاً في أماكن الصلوات في مشفيتك يعني، في أماكنك وحتى لو في بيتك لو حطيتها تحدث أجر السنة. لكن لو في الصلاة، لو في الإمام خلاص، لو ابتدى الإمام يصلي ومر أمامك أي أحد ولمن يصلي خلاص الإمام ده في سطنه. المهم لاكي صدر النقطة الخامسة النقطة الخامسة في اللي هي المبطلات مبطلات الصلاة كشف العورة عمدا كشف العورة عمدا كشف العورة ماذا في حد ممكن يكشف العورة عند لا والله في نعم تا وحالة أخرى أنت بتصلي بعض الأماكن تبدي المرأة لا. تجد المرأة بعض النساء تعمل ايه تروح حكه الطرحه في الصلاه وتروح عامله لشعرها وتروح لفت الطرحه ثاني في الصلاه كل ده في الصلاه بتبقى انت واقفه هذا الأمر ثاني في الصلاه يبقى عايزه تطلعي من الصلاه قول يا بنتي ابتدي الحركه على الاولى من البدايه انت بطلت صلاه دي هذا كشف عورة بس والله هذا الأمر بيحدث بكثرة وفي فتايه لا؟ صحيحين بولبا؟ الحية يعني. لا ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ده مانه عنه في حديث لا ثور ولا شعر يعني إيه؟ ما يعودش طوال النهار يشد في سوبه ويعمل في سوبه وكذا وكمان الشعط ما يعودش يعمل الكحة هو داخل الصرة أو تدخل القصة أو المفروض يزبط نفسها قبل أن تدخل ايه؟ فقط العورة عميتم مع اينا بس وقت كده مش عورة هو. النقطة الكشف العورة عمدا لما تقدم من هذه في الشرور النقطة الثالثة استدبار القبلة لأن استقبالها شرط بصحة الصلاة طب ازاي استدبار القبلة أحياناً بتكوني أ وبعدين في مكان بيق واحدة جاية تعدي وتروح الى اللي بتعدي دي واخداتك بشتافت كده فتروح داخله لافة تماما او مثلا واحدة بتجيب ابنها مشى او بنتها بتروح لافة تماما راح اجيب الولد وظهرها للقبلة اهو استذبار القبلة فيها خرجت وبتيجي تصلي تاني هي في حقيقة هذا الامر خرجت استذبار القبلة هذا الامر لا يجوز صليت كده في رمضان. يعني لما يقول نستعدين. تروحين مع الفوفة كذا. واستف يعني. لا لا يعني قليلة نحرف قليلا عن القبل لكن الاستدبار القبلة. استدبار القبلة لأن استقبالها شرط صحة الصلاة. النقطة السابعة في مختلات الصلاة اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها يعني وقع واحد وقع عليه جاس. واحدة شايلة ابنها وعارف انه عنده نجاسم طب ما انت شايلة نجاسم دي مبطرع للصلاة يعني واحدة بتسأل تقول ايه اتصال نجاسم منصلي دلوقتي هي شايلة ابنها وابنها ايه بسفيني ماذا يقولها ليه هم مش فاهمين الموضوع ليه قابل لو صلت المرأة واكتشفت اما الشعيرات من الشعيرات كانت دعاهية هل تعيد الصلاة؟ لا تعيد الصلاة هنا لو هي كش صلت وكان في بعض الشعيرات لانها ما كانتش يقولها خلاص، ما كانتش متعة يبقى لا تعيد الصلاة إن شاء الله اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم ده عالم إن فيه نجاسة وبعدين، وتذكرها إذا, و... وت... إذا لم يزيلها في الحال، ولذلك تذكرتها، تزيلها في الحال إفراجة هي النجاسة دي على ثوبها، وإدارة تنطرها من على ثوبها، خلاص صميم لا، ما قدرتش تنطرها من على ثوبها، تخرج ثمان، لا صلاة باطنة يبقى في الحالة دي أو مثلا شايلة الابن أو كده، والإبن واضح جدا أو البنت واضح إنه هو باين يعني الحماريه بتبقى باينة يعني ما هو برضه ايه ما هو برضه ما هي شايله نجاسه افرجي تشايله نجاسه في جيبك مش دي زي النجاسه اللي خلي بالك مش دي زي النجاسه اللي ولا لا ما تبقاش خلينا نعم لا لا يا حبيب وتشيلوا فيها النجاة وفيه النجاة لا جنبها ماسك فيها وخلاص لكن هي شي لا وفيه كده الامر ده يعني الامر ملاقص تقطع الثلاء وفرس تتوضى وتتفسله وإن شاء الله تاخد أجر على هذا الجهاز بإذن الله النقطة الثامنة ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عند بدون عذر الركن الأركان الثلال هي ايه؟ تكبيرة الأحرام، الرفوع، السجول، أو الأمر بدون عزل الأمر النقطة التاسعة من مبتلات الصلاة أيضا العمل الكثير من غير الجنساء لضرورة زي مثلا، نحن ممكن معجبكم باك باك باك وبتصلي تروح شربوا وهي بتصلي أو قاعدة تاكن، تخيلوا، واحدة تبقها نسيكا وبتصلي، بمبناية، وبتصلي بمبناية، وقاعدة نص إيه ده؟ أين الخشية في الصلاة؟ أين الأدى في الصلاة؟ الأكل العمد أو العمل الكثير من غير الجنس لغير, لغير ضرورة كالأكل والشرب عمدا الاستناد لغير عذر العمود جميل وراك كده وانت مش تعبانة ولا حاجة بس قلت برضو العمود بأدمن لو كانت قاعدة على كرسي تروح مبيحها للعمود الاستناد لغير عذر من مبتلات الصلاة او من مبتلات الصلاة يا جماعة ان لما تيجي تصلي فريضة وده بيحرس في النساء واول حاجة في الفريضة دي بصدقات تعمل ايه تروح جايبها كرسي وقاعد وحتى الإيمان يقول الله أكبر وهي أعبة ترحيلها وهي الله مش مريضة رجلها مش تعبانة لا رجلها تعبانة شوية من السوق أو كذا لكن يا حقيقة الأمر جلست بداياتنا لو في أمر يستدعي جلسها أنها مريضة رجلها تعبانة أو لا أنها تعد جنسة تصلي جنسة لكن لو إن الأمر مجرد أص رجلها تعبانة أو كذا أو البعض والأصد الدكتور قال لي صلي وانت قعدة الدكتور قال لي صلي وانت قعدة هو يعرف أن الإمكانيات تتع هو أي بلد إنسان على شيء بسيط هو الدكتور هيحمل اسمك الدكتور يقولك صلي وانت أعدة ما تسوديش ماشي عشان ركبك فيها شيء أو ما فيها شيء لكن وانت واقفة وأنت واقفة عندك القدرة للوقوف وقود بتقول سألها سؤال بس أنا سأل واحد بس بقول لها بتوقف في المطبخ تقول أو الله إذا عندي ولاد وبا أخوات باخ وكذا يعني توقف تطبخي في المطبخ الولاي وتطبيخ وكذا وكذا ولما تيجي توقف تصلي وما بياخدش الوقت الفاتح خمس دقائق تجلسين على كرسي يبقى ليستهان بيه بعمر الصلاة الاستناد لغير عذر لأن القيام شرط لأن القيام خلي بالكم ده نتكلم عن القيام القيام شرط من شروط الإيتقاص النقطة الحادية عشر من بطلات الصلاة تعامد زيادة ركن من ف يعني زيادة من الأركان ركعت بس ركوع بتاعها ما عجبهاش رح جايب ركوع ثاني هي كده تعامد في ركوع وسبوح لأنه يخل بهيئة فططة الإجماع هي زيادة ركن عملت هي فططة بزيادة ركن عملت تعمد تقديم بعض الأركان على بعض مثلاً سجدت بمتركع مثلاً ترتيبها ركن كما تقدم ترتيب الصلوات ركن إيه؟ كما تعلمنا النطة اللي هي ذلك تعمد حالة المعنى في القرآن أي قراءة الفاتحة لأنها ركن مثلاً. تعمد حالة المعنى في القراءة هي قراءة الفاتحة لأنها ركن يعني ممكن جداً الأجنبي ما بيعرفش قراء الفاتحة لكن العربي ممكن يقرأ الفاتحة طب الأجنبي إفردي ما يقرأش الفاتحة يعمل ايه؟ يقف يزند حوله يسبح ويبقى ثلاثاته صحيحة لأنه للحذر طبعاً النقطة الخامسة عشر فسخ النية بالتردد لأنها أخرج لأنها أعدى لأنها أخرج تعارض التردد لي والعزمة على ذلك الباب خبط أنا هخرج على الباب لا بليش خبط قوي، لا أخرج أفتحه لا شوية وتفضل يتروح يبتجي وتروح يبتجي فبيقولوا فتح ما فيش تركيز بقى في الصلاة ولذلك التردد والعزم، لا وبالعزمة عليه لأن السلمة النية شرط النية لازم تمشي معك في إيه في الصلاة ما أقف إلى هنا ما يكره في الصلاة إن شاء الله يكون في التأنيم هل كشف القدمين من العورة فتكون من المبطلات هو بكشف القدمين خلي بالك الأمر يعني له حدود جمع إن البعض بيدظن ان القدمين نص لحد نص الساق نص بلاقي ساق نص إلا ما إن بحني فقط لكن بالنسبة لي حتى نعسيمين بيقولك إيه بيقولك يعني ما تنكريش عن اللي بيصلي هو قدمين بس بيش باين بس زيادة يعني باين باين اللي هو العقبين وبين القدمين وبين ما فوق القدمين المكان القلب خال. ذا من أنا بقولك اللي بين القدمين بين كمان ما بين ما فوق القلب خال. فبتبقى المسألة فيها زيادة. ب بمن بحنيفة كان على فكرة بيقول بالنسبة هو إلى القدمين ممكن تظهر في الصلاة لكن بقيت اللي على العين بقوله إيه المرأة كلها في الصلاة في معاد إيه؟ هاوزالك مخصوص إنه حتى بعض منهم من يقول الباقي بس تظهر إياها تستخبى فيه حتى تاجي بأعوام. <تصفيق> ده لا يقول. أختي دي قالت حاجة طيبة جداً لأن أحياناً تيجي لا حتى نصكم وبرفعي الطرحة ببقى حتى دي كلها بيني وأنتي بتصلب. طب عورتك بيني الصلاة هنا تبطل. لكن الكفين ما هو أبولك الكفين والوجهين الكفين ولو. أحياناً بعض الناس بتظن إن الكفين لحد نص ال اليد. لا الكفين كده، يعني هي المقصود ما يكون كده طيب. في اسئله ثانيه ولا نقول بالنسبه لو انت لابسه ايه نعم ايوه أنا بقول لك نقصك ما هي ما احنا قلناه ما ده اللي قلناه ما ده اللي قلناه ان الاولى إن يكون بيكون طويل لانك مجرد ما ترفعي كده هتلاقي الخبز بيخبط عندي لو بتدخليه لا, لا لا لا لا ممكن حتى لا لا ممكن وانت سافر الله اكبر لان بعض الناس حتى لما بتصلي بتبقى العبايه كده بيصلوا كده اه اه بس المهم يكون الايمان نعم نعم حمد لا قعدت تعب اه قعدت في لكن في السنه افعل ماشي من الاول عز يقعد يقعد ولكي اجر النصف أما أما الفريضة المف في الفريضة كلاما اللي أنا بكلام عن ذي الفريضة الفريضة إن كل الشروط يتبغى في الفريضة إنك تصلي ما تستنديش لعمود ما تجلسيش على كرسي إذا مع القدرة لكن لما عنديكيش القدرة صلي على كرسي تستندي العمود لو ظهرك تعاب مش قادر كذا في الفريضة لكن بالنسبة للسنة إحنا بصلّي طرويح كلنا ما صلي طرويح بنتعبد بنعوضها كذا دي بالنسبة للسنة وإذا كان حتى الإنسان سليم وعايز يقعد في السنة يصلي هكذا ولا هو نفسه الأذى جائز حلو. الأختي تسأل بتقول الحركة لا تزيد عن ثلاثة تبطل الصلافة كيف إذا استدارت بسبب الطفل؟ لا، لا، حكاية الحركة لا تزيد عن ثلاثة حركات دي لا لكن هي الفكرة الشيء الذي إذا نظرت إليه أخرجك من الصلاة بتقول دي بتصافي دي لكن لو إن لو إنك لقيتي ابنك هيجري ورحت جبتيه ورجعتيه ورجعتي مكانك وانت مستقبل القبلة، ليس عليك في ذلك شيء ضرورة وكنا ما فيش شيء كثير من أخوات يرن الهاتف الهاتف أثناء الصلاة فتحضر حقيبتها وتغلق الهاتف وتضعه في الحقيبة وتغلقها وتعدها وتكمل صلاتها هل يجوز صلاتها بهذه الحركات؟ عايز أقولك حاجة بالضبط زي الجرس الباب لأن جرس الباب ممكن جدا لو كنت في اتجاه القبلة ممكن تتحركي وتفتحي وترجعي ثاني ما هي دي حركات؟ لأن ضرورة انت دلوقتي التليفون بيضرب والتليفون اللي بيضرب ده أزعج اللي بيصل وانت نسيتي إنك تسمين الأول نية تتركيه يزجر بيصلي ولا تفتحي وتجبي كذا بس بدون كثر حركات ما تعرجيش تدوري في الشنطة وغ المفروض ما يكون حاجة إيه في اتجاهات القبلة وبسرعة شديدة جدا ما تخرجك عن إيه الخشوف في الصلاة. طيب هل كشف جزء من القدم أو وجه القدم يبطل الصلاة؟ أرجوكم بقى بنستر الإمام ابن حنيفة لكن بقيت العلماء قالوا في ما هي وجهها وكفيها. بالنسبة هل يجوز وضع طرحة في الصلاة أو قمر الصلاة فوق الرأس؟ مع استخدام لفائف الشعر تحت القناع؟ يعني عمله يعني بدأ هذا عمل أيضا ماكثينا؟ يجوز الوضوء والمسح على الشعر أيضا أثناء استخدام هذه لفائف الشعر؟ المسح على الشعر يجوز المسح على الحنة لكن انت وانت عمل اللفائف دي يعني ما جاتش يعني فرديها فرديها وبعد المسح كده شوي يعني مشايدت حتى نتجمل العقول بين هذا الله عزوجل وبعد كده نفيا ستي نفيا ستي وهتدخلي كمان انت هتدخلي ماشي تصلي بيها صحيح على قمة مسطورة لكن بالنسبة للمسح المسح بتاع إذا كان الأمر اطرحة إذا كانت اطرحة ملفوفة تحت الذقن وشديدة وامر شديد بالنسبة لك ممكن نمسح على الخمار من فوق الخمار كده الأمر فيه ضرورة لكن الأمر المفوز ضرورة يعني ولا خيفة على الشعر يروح يتكسر وكذا. المسألة دي فيها بتقول أخت جسر بتقول عرفت أن في نجاسة عرف أن أن هناك في نجاسة في الملبس بعد الصلاة هل تطبق لا بعد الصلاة لا تطبق. سجدة في السجود سجدة أو اثنين لم أتذقها يبقى تبني على الأقل تعتبريها أنها سجدة وتروح جايبة وتجلسي السجدة بين السجتين الجرس بين السجدة تقول اللهم اغفر لي اللهم أخفي لي وتروح جالسة سجدة سجدة تاني يبقى لك هنا في المسألة دي إذا انت نسيت مش فاكره جبت السجده الثانيه ولا لا لك مسالتين انك تجيبي الجلسه بين السجدتين ودي بالسجده انت لو قريبة تعمليها السجده بنيتي وعارفه ممكن تعملي او تعمليها ركعه او تعتبريها ركعه كامله لكن انت ما زلت قريبه يعني لسه واقفه للركوع وهي قريبة قريبة عهد الايه للسجود ممكن ترجعي ترجعي لكن لو فاتت الركعه دي خلاص هتفطر الركعه كلها والركعه دي تعتبريها مش موجوده لكن لو انت قريبه من السجود مش فاكره انا سويت فق ولا لا سجدة ولا؟ سجد اعتبريها سجدة واحدة وبرضو ناسي ان كانت تبقلتي الجلسة من السجدتين ولا لا بنابك ناسي ان السجدة الثانية انت ناسية اللهم اخفر لي يبقى تجيدي اللهم اخفر لي اللهم اخفر لي وتقول السجدة سجدة ثانية ثانية وترحيب عليك لا تطلع او لو كنت هتقولي التشاهد الأخير يبقى تجلسي <تصفيق> آه إذا نعم تكبير تكميل إذا كانت حديث إذا كانت حديثة بال يعني بمعنى هي طر على الفاتحة لسه لكن لو هي أرادت خلاص من من السبود بقى التاني اللي هو قل طر لكن هي يدود طرعت لل للفتح... للق القاء الفاتحة قريب ممكن تجلس وتقجلس وتجلس في الأرض وتقول اللهم أغفلي اللهم أغفلي اللهم أغفلي ثم تزود ثم ترجع مرة ثانية وتطلع عشان تجيب الركعة التي يبتع بعد ذلك بالنسبة لي اللي هو يا بناس آآ سبحان آآ لا ما فيش من نسى ركن وسلم ثم أعاد الركعة هل يقرأ التشهد الأخير طبعا انت نسيت ركن بتقرأي ركعة كاملة وتقرأي تشهد لا بدك رأي ركعة كاملة بكل ما أركاني ركعة كاملة من قراءة فاتحة وصورة بعد قراءة الفاتحة والركوع والسجود سجلتين والجلسة بين السجلتين والتشهد الأخير ثم التسليم ثم سجول السهو ثم التسليم ثم سجول السهو عشان تجي تأتي بإقلة لسه في حد ثاني ولا خلاص؟ ايه ده إذا أنا نسيت الفاتحة صورة الفاتحة وقرأتها في نفس الركعة بس بعد قراءة الصورة القصيرة هل يجوز؟ قرأتها قبل أن أركب خلاص؟ ما جبت الصورة الفاتحة هل ما عدم القدرة أفر للسنة وأنا جالسة هل تحسب لي بال12 ركع بيت في الجنة أم هي نصف هذا الأجر إن شاء الله ما عدم القدرة تحسب لك بإذن الله حبيبتي بإذن الله تحسب لك كاملة إذا مريضة أم عمر تسأل تقول دائما حفاظة الطفل الصغير بها أبوي فما الحمد الله لنا العفو والعفية إذا في الحالة دي يا بنتي ربنا سبحانه وتعالى يعني اتخليه يا اما ربنا سبحانه وتعالى يجعلك ان شاء الله مخرجا انك بعد ما تغيرينه ادخلي يعني لو بس جلستي غيرتيله وحتى وضوءك ما إليك بس انت على وضوء وضوءك ان شاء الله مش هيتغير حتى لو غيرتيله انت تغسلي إليك بس من من الوضوء حتى في المسألة دي رايين تغسلي ايديكي بعد وضوء الولد أو يعني تغيير الولد أو الطفل يعني وبعدين بعد كده تروح عامله ايه تروح داخله بتدركي من الصلاة أفضل كتير انك تشبيه وهو في نعومه وإنت, وانت مدركه ان هو في مجال لانك بتحملي بالشكل ده ايه طبعاً لو وضعت لو سطرة أمامي وعد أحد ومنعته وعد برضه قاتلي يعني أنا عند أقول لكم لأنا مرة كنت بصني في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والله بنات ماشي نفسي اليوم ده معينا مرة عليسه إن طويلة جداً وكنا مش عارفة داخلين جاودة والإيه بقى مستحجلين وفرحانين ومش عارفة وكذا وبعدين ويزمت قولي ماشينا وكان في ست ما شاء الله قوة إلا بالله كبيرة جداً ويظهر عبدين من قدامها عفواً طبعاً إحنا ما نعملش كده أبداً ولا إيه بوكس في جنبي أنا قلت أي بألم شديد لكن بسيط وتاعنا حد قطليتني هأه هأه نات قطليتني بس كانت الجملة يعني كانت قوي جملة يعني. آه مش نسيانها الأمر لكن شو كست كست كبيرة مصنّة لكن فعلاً فنحن صنّا إحنا للأبد بيكبر الإنسان وبيبقى عنده والله العظيم ما في من السنة لأن المصطلحات اللي هي قطت قطل قاتل تقتل يعني تقتل يعني تقتل يعني تضرب تخبط أو تخبط نعم وقعد جدا جاد. طيب يا بنات هنأخذ بقى إيه إحنا خلاص الوقت كله كمان أذن المصطلح العدد المصطلح اللي ما المجد ايه طيب ما شاء الله طب تعالوا نتكلم يا بنات في سؤال من اسئلة العقيدة بإذن الله المفروض ان احنا على فكرة هنأخذ ان شاء الله هندرس هندرس بإذن الله احنا انتهينا كده من الحديث هندرس الوجيث في علوم الحديث ان شاء الله بإذن الله علوم الحديث كله عشان بعضوك عايز يارغ الحديث الضعيف والحديث ها؟ لور الحديث جتاع في علوم الحديث فالوجيس في حلوك كان في عامل أستاذ في في الأظهر أستاذ الحديث في جماعة الأظهر وهو ده كان بتاع المعهد مشكلة كان اسمه أشيوع من في كتب كثيرة جدا بذينة بس ممكن نصور أو نصور الأشياء اللي احنا إن شاء الله شن نعرف الحديث الضعيف والحديث الموضوع والحديث الصحيح والحديث كذا لأن البعض ليش يرى أنا أتمنى إن إحنا لما ننزله بنات ببنات فيه وقفنا وقفنا في الأسبوع في العقيدة عند السؤال كام؟ عند السؤال كم خمس أخذنا السؤال خمسة وستين اللي هو ما دليل فائقية من الكتاب أيوة طيب سؤال 65 إحنا وقفنا في رسوع الماضي ما يتضمن اسمه الأعلى وقلنا علو إيه بنات فوقيته على العرش وقلنا بقى علو قاه وعلو شأن وعلو ذات و... طيب ما دليل الفوقية سؤال 65 ما دليل الفوقية من الكتاب العلوه ده إيه إيه الأدلة من كتاب الله اللي بتؤكد هذا العمل أول حاجة قول ربي سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى وعرفنا ان استوى عن ايه علو على طيب وقيل فيها في سبعة مواضع من القرآن كما قال ربي سبحانه وتعالى امنتم من في السماع قال كلا ان هو ايه ادف فعله ولا لا بنات علو ومنها قولي يخافون ربهم عشان تسبيل علو يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون إيه ما يؤمرون ولذلك قيل في هذه المواضع هي يصعد الكلم والعمل الصالح ولذلك قال لك أن هذه المواضع السبعة هي في سورة الأعرف تعال نشوف في سورة الأعرف قال لك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستين ثم استوى على العرش طيب الموضوع الثاني في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم في سورة الرعد قول ربي سبحانه وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونه ثم استوى على العرش وفي سورة طاها قال ربي الرحمن على العرش استوى وفي سورة الفرقان قال ربي في كتابه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في, في ستة أيام ثم استوى على وقال ربي في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى علو يا بنات. وفي سورة الحديد قال ربي سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوعى قال لك دي الموابع المعبود فيها إيه؟ العلو اللي ذكر ربي سبحانه وتعالى تعالوا امشوا كده في بقية اللي هي الكلمات اللي عندكم أو بقية الدلائل اللي عندكم قال ربي سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب يصعد فيه إليه يقف صود والعمل الصالح يرفعه يبقى في علوه مش في علوه في علوه، وقول ربي تعرض الملائكة والروح إيه؟ إليه، وقال ربي سبحانه وتعالى في عيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه رافعك يبقى علوه ولا لأ، وغير ذلك من الدلاء اللي وزن تيجي الناس بتقول إيه في كل مكان نقول دلاء القرآن كلها تؤكد أن ربي سبحانه الرحمن على العرش استوى في علوه. طيب ما دليل العلو من السنة؟ إيه الدليل العلو من السنة؟ قال لك فيه أحاديث كثيرة في هذا الأمر يعني ولو إن الحديث ده اللي هو الأولاني في حديث الأوعال والعشف وقلماء والحديث ده فيه قال لك إيه ضعافه الشيخ الألباني يعني من قاعدين اللي سندوا قالوا إيه حديث ضعاف لكن نحن عندنا أحاديث صحيحة لذلك زي إيه مثلا؟ في قصة بني قريضة فكلم القصة ليه بنات؟ فكرين في كانت في كانت غزوة الأحذاب وكان سعد كان مجروح مش كنا كان سعد الموعاد وكان بين وبين بني قريظة إيه لحاله ولما راح أبو لبابة كان أبو لبابة لهم لبني قريظة وهم فين أنتوا عارفين ما كان الحرب وكان يعملوا إيه كان يدخل حصن ويستخب وجو بنيان كده فلما راح أبو لبابة كان يربطهم دي شيء فقالوا له هيعمل في نئة محمد صلى الله عليه ما تكلمش أبو لبابا ما تكلمش لكن شور كده يعني هأطع رأيك شوفوا مجرد تكلم كلمة كأنه خان عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم رح رايح مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لو رحش في مسجد رسول تجد اللي هي أسطوانة اللي هي السرية بتاعة الأسطوانة اللي هو ربط نفسه فيها أبو لبابا ربط نفسه في دي قال ولن أفك نفسي حتى ينزل ينزل عليه أن يتوب الله عليه مش أبداً أنا عملت حاجة كبيرة جداً أنا رحت وقلت لهم ما كانش لازم قلهم إن الرسول هي النحر وهم ما فيش ما كانش أول خلاص المسجد فاا فأول مرة ربط نفسه في في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما أنزل ربي سبحانه وتعالى إيه آه أو تاب عليه ربي سبحانه وتعالى لما طب أنت عايزين من يحكم لكم قالوا هننزل على حكم لا مش على الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود وابو قريزه بين قريزه واليهود قال احنا هننزل على حكم مين سعد بن معاذ سعد بن معاذ ايه قال لهم ايه بقى قال لهم يعملوا ايه بتصمن النساء ويقتل الرجال يا ابو سفيان يا سعد بن معاذ هو اللي حكم كده وقال لقد حكمت فيكم خلي بالك الحديث ده في صحيح البخاري قال لا لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أوقع من أقوى السبعة سماوات يبقى في علو ولا لأ نعم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية رجل جاءت قصة أخرى أتت جارية أت رجل لنبيه صلى الله عليه وسلم كان عنده جارية وكان بيضربها وقال له أعتقى بس هتالي الأول مش فسألها ربي النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فراحت قالت كده قال لها أين الله قالت في السماء يعني الله فوق سبع سنوات فوق عرشه في علوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقدها فإنها مؤمنة عارف لأنها عقدها سليمة عقدة صحيحة وأحاديث المعراج فكل أحاديث المعراج سبحانه الذي أسرى بعبده الإسراء كان بيعمل إيه كان بيقولك إيه فيها كل أحاديث المعراج كان إيه النبي هو اللي ثم صعد ثم صعد بإله ثم صعد بي بإله ثم, ثم في السماء الدنيا كله ثم في السماء ثم فوق سبع سماوات ولما يصف لما يصف اللي هو في الدوصل من الجنة ويقول سقفه عرش الرحمن أعلى الجنة اللهم ارزقني وإياكم سقفه عرش سقفه عرش وتنبع منها أنهار الجنة في الدوصل من الجنة ولذلك إذا سألتم فاسألوا الفردوس الأعلى من المجموعة اللهم رزقنا الفردوس الأعلى من المجموعة الحديث المعرض كلها فيها تأكيد أنه في ذلك أيه يقول سمع الجلدين باتوا فيسألهم وهو أعلم بهم وقوله نبي حديث آخر من تصدق بعدل تمر من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب إليه يصعد الكلم أيه والعمل الصالح ولما قال في كلمة أيه ياش زرتنا؟ كل علوء يعني إذا العالم كله أكل وقوله في حديث الوحد إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خدعانا أو إنك تسمع الملائكة أمر الله في السماء تضع أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على إيه؟ حديث هذا إحبائي هو حديث في صحيح البخاري من اللي هو. الخشية من الله سبحانه وتعالى كل هذه الحديث وقفنا دلوقتي ماذا قال خلي بالكم نحن دلوقتي على فكرة في وقت يعني قريبا هنبقى كده خلصنا الإيمان بالله نستمنا ثلاث حديث تقريبا أو ثلاث أسئلة أربعة سئلة ودقى كده خلصنا الإيمان بالله ونصح للإيمان الركن الثاني من العقيدة وهو إيمان بإيه بالملائكة إيمان بالله هو تتقل ملائكة يا بناك بعض رسول الرقل الأولاني إيمان بالله ملائكة ورسولي واليوم الآخر والقضاء كل ده الكتاب بالأسئلة دي كلها تشمل الأسئلة والإجابة عن كل هذه الأسئلة بالعقيدة عقيدة نصخيحة بإذن رب سبحانه وتعالى أسأل ربي أني معلمنا إحنا وقفنا هنا بالشكل ده بقى وقفنا عنه بإيه الله الله <تصفيق> الله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 اشهد ان لا اله Allahumma inni и الاذان هيبقى مراجعه سوره هود بس قبل مراجعه سوره هود هناخد الأخت اللي هي فايزة ان شاء الله تختم بإذن الله إن شاء الله يبقى الاول نختم يعني نختم الاول وبعدين بعد كده مراجعه صورة هود ان شاء الله يمان جمال يعني يعني طلعت الفكره ده مين اللي كان اللي جاي اه اه هنا لا هنا الدايره الاربيع كده كانت جايه ف 30 كانت الدايره دي اللي انا اش فيها واطيه واقول خفي كل اللي ما فيها هي لا دي كده دي كده ممكن جنب حاجه خالص